بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمقررات معهد الحرم المكي الشريف نقدم لكم مقرر مادة الحساب للصف الثاني المتوسط من كتاب المياه العذاب في علم الحساب جمع وترتيب أبي محمد شعيل معوض اللحياني الهذلي المدرس بمعهد الحرم المكي الشريف الباب الأول العمليات الأربع على الكسور الاتيادية أولا الجمع والطرح تعريف الجمع إضافة شيء إلى شيء آخر تعريف الطرح خفض شيء من شيء آخر الأمثلة ألف خمسة على أربع زائد ثلاثة على ستة يساوي خمسة عشر على اثني عشر زائد ستة على 12 عشر يساوي واحد وعشرون على 12 عشر يساوي واحد وتسعه على 12 عشر يساوي واحد وثلاثه على أربعة. ب و وخمسه على 7 ناقص ثلاثة واثنين على 8 يساوي 4 و 40 على 56 ناقص 3 و عشر على 56 يساوي واحد و 26 على 56 يساوي واحد و عشر على 28 جيم 7 على 8 ناقص 2 على 6 يساوي 21 على 24 وعشرين ناقص 8 على 24 يساوي ثلاثة عشر على 24 وعشرين. القاعدة واحد لا بد من توحيد المقامات في الجمع والطرح. اثنان في الجمع نجمع البسط وفي الطرح نطرح البسط الثاني من البسط الأول. ثلاثة نأخذ واحدا من المقامات بعد التوحيد. أربعة نجمع الأعداد الصحيحة في العدد الكسري مع بعضها ونطرح في حالة الطرح العدد الثاني من العدد الأول تمارين واحد احسب ما يلي ألف ثلاثة على أربع زائد سبعة على ثمانية يساوي باء أربعة وسبعة على تسعة زائد أربعة وأربعة على ثمانية يساوي جيم سبعة على ثمانية ناقص اثنان على أربعة يساوي دال اثنان وسبعة على اثني عشر ناقص واحد وثلاثة على ستة يساوي اثنان اجمع ألف اثنان على سبعة زائد ثلاثة على سبعة زائد واحد على سبعة أربعة على خمسة زائد ثلاثة على خمسة زائد واحد على خمسة ثلاثة إطرح ألف خمسة على أحد عشر ناقص ثلاثة على أحد عشر باء سبعة عشر على اثني عشر ناقص خمسة على اثني عشر أربعة وذكر القاعدة المتبعة في جمع أو طرح الكسور المتساوية المقامات خمسة كيف نجمع أو نطرح الكسور المختلفة المقامات ستة كيف نوحد مقامات الكسور وما هو أفضل مقام مشترك مثلا لجمع واحد على اثنين وأربعين زائد أحد عشر على ثلاثين زائد أربعة على خمسة وثلاثين واحد نوحد مقاماتها المقام المشترك يساوي م ألف للمقامات لكن اثنان وأربعون يساوي اثنان في ثلاثة في سبعة و يساوي اثنان في ثلاثة في خمسة وخمسة وثلاثون يساوي خمسة في سبعة إذا ميم ميم ألف يساوي اثنان في ثلاثة في خمسة في سبعة يساوي مئتان وعشرة اثنان نقسم مئتين وعشر على مقام كل كسر ونضرب خارج القسمة بحد ذلك الكسر ويمكن إيجاد خارج القسمة باتباع طريقة استبعاد عوامل كل مقام من عوامل ميم ميم ألف للمقامات إذن 1 على 42 زائد 11 على 30 زائد 4 على 35 يساوي 1 في 5 على 42 في 5 زائد 11 في 7 على 30 في 7 زائد 4 في 6 على 35 في 6 يساوي 5 على 210 زائد 77 على 210 زائد 24 على 210 وبجمع هذه الكسور الموحده للمقامات ينتج مائة وستة على مئتين وعشرة وبعد الاختصار ثلاثة وخمسين على مائة وخمسة والخلاصة لجمع او طرح الكسور الاعتيادي نوحد مقاماتها ثم نجمع او نطرح بسوطها بعد توحيد المقامات ونجعل الناتج بسطا لكسر له نفس المقام المشترك مثال واحد اطرح ثمانية على خمسة وسبعين ناقص اثنان على خمسة وثلاثين انظر الشكل المبين في الصفحة الثالثة والتسعين الحل ميم, ميم ألف للمقامين يساوي ثلاثة أس ثلاثة في خمسة أس اثنين يساوي ستمائة وخمسة وسبعون نقسم 675 على 75 وكذلك 135 ويحصل الحصول على خارج القسمة باستبعاد عوامل كل مقام من عوامل ميم ألف المقامات إذن 8 على 75 ناقص 2 على 135 يساوي 72 ناقص 10 على 675 يساوي اثنان وستين على ستمائة وخمسة وسبعين مثال اثنين اجمع ستة وثلاثة على ثمانية وعشرين زائد أربعة وواحد على أربعة وعشرين زائد خمسة وواحد على اثنين وسبعين زائد واحد على مائتين وعشر الحل بتحليل كل مقام إلى عوامله الأولية نجد أن 8 أس 2 يساوي 2 أس 2 في 7 4 أس 2 يساوي 2 أس 3 في 3 2 أس 7 يساوي 2 أس 3 في 3 أس 2 210 يساوي 2 في 3 في 5 في 7 المقام المشترك يساوي م ألف للمقامات يساوي 2 أس ثلاثة في 3 أس في 5 في 7 يساوي 2520 وعشرون 6 و 3 على 28 زائد 4 و 1 على 24 زائد 5 و 1 على 72 زائد واحد على 210 يساوي 15 عشر و مئتين وسبعين زائد مئة زائد خمسة وثلاثين زائد اثناعشر على 2520 يساوي 15 عشر 422 على 2520 يساوي 15 عشر ومئتين على 1260 مثال ثلاثة اطرح 16 عشر 2 على خمسة وعشرين ناقص عشرة 7 على خمسة عشر الحل 16 عشر 2 على خمسة وعشرين ناقص عشرة 7 على خمسة عشر يساوي 16 عشر 6 على خمسة وسبعين ناقص عشرة وخمسة وثلاثين على خمسة وسبعين. نقترض واحد من ستة عشر فيصبح مطروح منه خمسة عشر 81 وثمانون على خمسة وسبعين. إذن باقي الطرف 15 عشر 81 وثمانين على خمسة ناقص عشرة و وثلاثين على خمسة وسبعين. يساوي خمسة و 46 على خمسة وسبعين. مثال 4 اطرح 33 على 14 ناقص 2 و1 على 8 الحل في هذا المثال يمكن تحويل العدد الكسري 2 و1 على 8 إلى كسر غير حقيقي هو عشر على 8 ثم يتم الطرح كما سبق 33 على 14 ناقص 17 على 8 ونجد ذهنيا أن م ميم, ميم ألف للمقامين هو 56 وخمسون. إذا على 14 ناقص 17 على 8 يساوي 132 ناقص 119 على 56 وخمسين يساوي 13 عشر على 56 ويمكن أن نكتب 33 على 14 ناقص اثنين و 1 على 8 يساوي 2 و 5 على 14 ناقص 2 و على 8 ثانيا ضرب الكسور الاعتيادية الأمثلة 5 على 8 في 2 على 6 يساوي 10 على 48 يساوي 5 على 24 العمل نضرب البسط في البسط والمقام في المقام ثم نختصر الناتج. باء. اثنان وخمسة على أربعة في أربعة وثلاثة على سبعة يساوي أربعمائة على ثمانية وعشرين يساوي أربعة عشر وأحد عشر على ثمانية وعشرين. العمل. نحول العدد الكسري إلى كسر غير حقيقي. ونضرب البسط في البسط والمقام في المقام ثم نقسم البسط على المقام فيظهر الناتج G خمسة في ثلاثة على ثمانية يساوي خمسة على واحد في ثلاثة على ثمانية يساوي خمسة عشر على ثمانية يساوي واحد وسبعة على ثمانية دال سبعة على ثمانية في ستة يساوي 7 على 8 في 6 على 1 يساوي 42 على 8 يساوي 5 و على 8 يساوي 5 و 1 على 4 العمل نجعل تحت العدد الصحيح 1 ثم نضرب البسط في البسط والمقام في المقام ثم نختصر أو نضرب العدد الصحيح في البسط ثم نقسم الناتج على المقام تمارين اضرب 5 على 4 في 7 على 9 يساوي 4 على 7 في 5 و على 8 يساوي 7 في 2 على 3 يساوي 4 على 5 في 8 يساوي 5 في 3 على 7 يساوي 12 في 11 على 3 يساوي 25 على 18 في 9 على 35 هل يمكن الاختصار؟ 4 على 7 في 35 على 12 في 3 على 5 يساوي 10 في 2 على 3 في 15 يساوي جيم 20 7 على 6 في 5 على 2 يساوي واكتب الناتج بشكل عدد كسري. ثمانية على خمسة في خمسة على ثمانية يساوي تسعة على سبعة في أربعة عشر على ثلاثة ناقص ستة يساوي تذكر انه واحد لضرب عدد صحيح في كسر اعتيادي نضرب ذلك العدد في بسط الكسر. ونجعل الناتج بسطا لكسر له نفس مقام الكسر المضروب فيه. اثنان لضرب كسرين اعتياديين نضرب بسطيهما ونجعل الناتج بسطا لكسر مقامه حاصل ضرب مقاميهما. ملاحظة في حالة ضرب عدد صحيح في كسر اعتيادي. يمكننا دائما اعتبار العدد الصحيح كسرا مقامه الواحد فتصبح العملية هي ضرب كسر اعتيادي في آخر مثال واحد ثلاثة على خمسة في سبعة يساوي ثلاثة على خمسة في سبعة على واحد يساوي واحد وعشرين على خمسة قعدة ضرب كسر في آخر مثال اثنين اضرب خمسة في ثلاثة وسبعة على اثني عشر الحل طريقة أولى نحول العدد الكسري ثلاثة وسبعة على اثني عشر إلى كسر غير حقيقي ثلاثة وأربعين على اثني عشر فحاصل الضرب يساوي خمسة في ثلاثة وأربعين على اثني عشر يساوي 215 على 12 يساوي 17 و11 على 12 طريقة ثانية نضرب 5 في 7 على 12 فنجد 35 على 12 يساوي 2 و عشر على اثني عشر. ثم نضرب 5 في 3 فنجد يساوي 15 إذن مجموعهما يساوي 2 و 11 على 12 زائد 15 يساوي 17 و 11 على 12 ونجمع الناتجين فيكون 5 في 3 و 7 على 12 يساوي 17 و 11 على 12 ونلاحظ أن الطريقة الثانية أسهل ويمكن في كثير من التمارين أن يتم الحل بها ذهنية مثال ثلاثة اضرب ثلاثة في اثنين وواحد على اثنين الحل ثلاثة على واحد في خمسة على اثنين يساوي خمسة عشر على اثنين يساوي سبعة ونصف اضرب ثلاثة في اربعة وسبعة على ثمانية وثلاثين بكم طريقة يمكن اجراء الضرب وأيهما أفضل اضرب 7 في 2 و 3 على 5 بتحويل العدد الكسري إلى كسر غير حقيقي اضرب 9 في 2 و 1 على 18 بكم طريقة يمكن إجراء الضرب وأيهما أفضل اضرب اثنى عشر وواحد على سبعة في عشرة اضرب أربعة واثنين على خمسة في اثنين وثلاثة على أحد عشر إذا فكرت بإيجاد أسهل طريقة للضرب فستجد أنها تبدأ بتحويل كل من العددين الكسرين إلى كسر غير حقيقي اضرب واحد وا على ثلاثة في اثنين وواحد على خمسة وعشرين. مثال أربعة اضرب سبعة على تسعة وعشرين في بين قوسين أحد عشر على ستة زائد خمسة على واحد وعشرين. الحل نجمع الكسرين داخل القوس بعد توحيد مقاميهما. المقدار يساوي سبعة على تسعة في بين قوسين سبعة وسبعين زائد عشرة على اثنين واربعين ثم نضرب في ناتج القوس يساوي سبعة على تسعة وعشرين في سبعة وثمانين على اثنين واربعين يساوي واحد على اثنين بعد الاختصار وهكذا فإنه قاعدة لضرب عدد صحيح في عدد كسري نضرب العدد الصحيح في الجزء الكسري. ثم في الجزء الصحيح ونجمع الناتجين أو نحول العدد الكسري إلى كسر غير حقيقي ثم نضربه في العدد الصحيح وكذلك لضرب عدد كسري في آخر نحولهما إلى كسرين غير حقيقيين ثم نجري عملية الضرب ثالثا قسمة الكسور الاعتياديه الأمثلة ألف 5 على 4 تقسيم 2 على 8 يساوي 5 على 4 في 8 على 2 يساوي 40 على 8 يساوي 5 باء 7 على 8 تقسيم 3 و 2 على, 6 على, تقسيم على 6 يساوي 23 على 8 تقسيم 20 على 6 يساوي 23 على 8 في 6 على عشرين يساوي مئة وثمانية وثلاثين على مئة وستين يساوي تسعة وستين على ثمانين جيم سبعة على خمسة تقسيم خمسة يساوي سبعة على خمسة في واحد على خمسة يساوي سبعة على خمسة وعشرين دال ستة تقسيم اثنين على ثلاثة يساوي ستة على واحد في ثلاثة على اثنين يساوي ثمانية عشر على اثنين يساوي تسعة القاعدة واحد الكسر الأول ينقن بعد علامة يساوي كما هو والكسر الثاني يقلب ليصبح البسط مقاما والمقام بسته ثم نضرب البسط في البسط والمقام في المقام مع تغيير علامة القسمة إلى ضرب كما في ألف اثنان نحول العدد الكسري إلى كسر غير حقيقي ثم ننقل الجزء الأول بعد علامة يساوي كما هو ثم نقلب الجزء الثاني بعد علامة الضرب فنجعل بسطه مقاما ومقامه بسطا ثم نضرب البسط في البسط والمقام في المقام ونختصر الناتج. ثلاثة لقسمة عدد على كسر نجعل العدد تحته واحد ثم نحول علامة القسمة إلى ضرب فنضرب البسط في البسط والمقام في المقام أربعة لقسمة كسر على عدد صحيح ننقل الكسر بعد علامة يساوي كما هو ثم نقلب العدد الصحيح فيكون واحدا على العدد الصحيح ونضرب البسط في البسط والمقام في المقام تمارين اقسم ألف سبعة على خمسة تقسيم أربعة على ستة يساوي باء خمسة وثلاثة على أربعة تقسيم اثنين على ثمانية يساوي جيم خمسة تقسيم اثنين على تسعة يساوي دال خمسة على ثمانية تقسيم ثمانية يساوي هاء أربعة على خمسة تقسيم اثنين بين قوسين جيم اثنين على خمسة واو تسعين على سبعة تقسيم ثلاثة وبين قوسين جيم ثلاثين على سبعة زي اثنين تقسيم واحد على أربعة بين قوسين جيم ثمانية حاء خمسة عشر تقسيم واحد على ثلاثة وبين قوسين جيم خمسة وأربعين طاء على خمسة تقسيم اثنين على خمسة وبين قوسين جيم اثنين. يا ثلاثة على خمسة تقسيم واحد على سبعة وبين قوسين جيم واحد وعشرين على خمسة. كاف ثمانية عشر على سبعة تقسيم ستة على خمسة وثلاثين وبين قوسين جيم خمسة عشر. القاعدة. لقسمة كسر اعتيادي او عدد صحيح على عدد صحيح أو كسر نضرب المقسوم في مقلوب المقسوم عليه مثال 9 على 70 تقسيم 3 على 28 يساوي 9 على 70 في 28 على 3 يساوي 6 على 5 تطبيق واحد ثلاثة تقسيم اثنين على 5 يساوي ثلاثة على واحد تقسيم اثنين على 5 يساوي ثلاثة على واحد في خمسة على اثنين يساوي خمسة عشر على اثنين يساوي ونصف تطبيق اثنين ثلاثة على أربعة تقسيم 5 يساوي ثلاثة على أربعة تقسيم خمسة على واحد يساوي ثلاثة على أربعة في واحد على خمسة يساوي ثلاثة على عشرين اقسم عشرة ونصف تقسيم سبعة بين قوسين جيم ثلاثة على اثنين اقسم اثنين عشر تقسيم واحد وواحد على اثنين بين قوسين جيم ثمانية اقسم أربعة وأربعة على خمسة تقسيم اثنين على خمسة عشر وبين قوسين جيم تسعة على أربعة تذكر أنه إذا كان المقسوم أو المقسوم عليه أو كلاهما عددا كثريا فإننا نحوله إلى كسر غير حقيقي ثم نجري القسمة حسب ما سبق مثلا خمسة واثنين على ثلاثة تقسيم ثلاثة و على 9 يساوي 17 على 3 تقسيم 34 على 9 يساوي 1 على 1 في 3 على 2 وبعد الاختصار يساوي 3 على 2 يساوي واحد ونصف تطبيق 1 5 ونصف تقسيم 4 يساوي أحد عشر على 2 تقسيم 4 على واحد يساوي 11 على 2 في 1 على 4 يساوي 11 على 8 يساوي 1 و على 8 تطبيق 2 انظر الصفحة 107 تدريب 1 أوجد الناتج فيما يلي مع الاختصار إلى أبسط صورة ألف 9 على 4 في 5 على 42 في 28 على 15 ب 4 و 5 على 7 في واحد و عشر على 22 جيم 1 و 3 على 5 في 3 و على 4 دال 9 في 5 على 6 هاء 3 على 2 في 9 على أربعة عشر زائد واحد و 4 على 7 واو اثنين على ثلاثة في واحد 4 على خمسة وثلاثين زائد أربعة على خمسة زائد سبعة وعشرين على اثنين عشر في اثنين وعشرين على ثلاثة عشر في واحد وأربعة على تسعة ح خمسة على تسعة في واحد 5 على ثلاثة عشر ناقص ثلاثة على خمسة في عسرة على تسعة وثلاثين طاء اثنين ونصف في ثلاثة زائد ستة في خمسة وثلاثة على ثمانية اثنان اختصر كلا مما يلي إلى أبسط صورة ألف اثنين على ثلاثة في بين قوسين واحد على أربعة عشر زائد ثلاثة على سبعة. أربعة على ثلاثة في بين قوسين واحد على أربعة زائد اثنين على ثلاثة ناقص واحد على ستة. جيم بين قوسين اثنين على ثلاثة ناقص واحد على أربعة في بين قوسين واحد على ثلاثة زائد واحد على خمسة. ثلاثة أوجد الناتج فيما يلي بأبسط صورة وباتباع أسهل طريقة ألف أربعة على خمسة وعشرين تقسيم اثنين با ستة عشر على خمسة تقسيم ثمانية جيم واحد وأربعة على خمسة تقسيم ثلاثة دال أربعة عشر ونصف تقسيم تسعة وعشرين أربعة تقسيم اثنين على ثلاثة، أو 16 عشر تقسيم واحد على خمسة، زي 24 تقسيم 8 على خمسة، ح اثنين على خمسة تقسيم خمسة عشر على ط ط واحد 1 على خمسة وثلاثين تقسيم اثني عشر على 7 يا 4 على مئة وخمسة وعشرين تقسيم أربعة على خمسة وعشرين. كاف واحد على ألف تقسيم واحد على ألف لام واحد على عشرة تقسيم واحد على ثمانية آلاف ميم ثلاثة على 7 على ثلاثة على أربعة عشر نون واحد على ثلاثة على واحد وعشرين على خمسة سين 7 على ثمانية عشر على ثلاثة وأربعين عين 5 ونصف على اثنين وربع 4 املأ الفراغ فيما يلي ا 2 على 3 في, في, في نقاط يساوي عشر على 9 ب 3 على 3 في نقاط يساوي وثلاثين على 5 ج 4 و على 3 في نقاط يساوي ثلاثة عشر ونصف خمسة اختصر كل من المقادير الآتية إلى أبسط ما يمكن انظر الأسئلة في الصفحة 110 و111 الباب الثاني المتوسط الحسابي الدرس الأول المعدل أو المتوسط الحسابي مثال واحد في بستان عبد الرحمن ثلاثة أشجار رمان بلغ محصولها في إحدى السنوات 45 كيلو جرام و60 كيلو جرام و51 كيلو جرام فمجموع محصول الأشجار الثلاثة 45 زائد 60 زائد 51 يساوي 156 كيلو أي أن معدل محصول الشجرات الواحدة يساوي 156 تقسيم ثلاثة يساوي 52 كيلو كيلوغرام. ما كان محصول كل شجرة 52 كيلو جرام وبعبارة أخرى المتوسط الحسابي لمحصول الشجرة 52 كيلو مثال اثنين يأخذ عمار من والده في كل يوم بضعة ريالات ينفق منها قسما ويوفر الباقي فإذا أخذ في أيام الأسبوع الماضي المبالغ الآتية عصر ريالات 14 ريالا 8 ريالات 12 ريالا 15 ريالا 6 ريالات 12 ريالا فما معدل ما أخذه في اليوم إن مجموعة ما أخذه في الأسبوع يساوي 20 زائد 14 زائد 8 زائد 15 زائد 6 زائد 12 يساوي 77 ريالا فمعدل ما أخذه عمار في اليوم يساوي 77 تقسيم 7 يساوي 11 ريالة أو المتوسط الحسابي لما أخذه في اليوم 11 ريالة المعدل او المتوسط الحسابي لعدة مقادير يساوي مجموع المقادير على عددها إذا أردت حساب متوسط أعمار أصدقائك الأربعة وهي 13 عشر اثنى عشر اربعة عشر خمسة عشر سنة فإنك تجمع أعمارهم ثلاثة عشر زائد اثنى عشر زائد اربعة عشر زائد خمسة عشر يساوي اربعة وخمسين سنة وتقسم الناتج على عددهم وهو اربعة فنقول اربعة وخمسين تقسيم اربعة يساوي ثلاثة عشر سنة ونصف او تكتب مباشرة المتوسط الحسابي لعمر الأصدقاء يساوي عشر زائد 12 زائد 14 زائد عشر على 4 يساوي 54 على 4 يساوي 13 و1 على نصف سنة مثال 3 اشترى حازم 12 دجاجة بأسعار مختلفة فكان معدل ثمن الدجاجة أربعة وخمسة من عشرة ريال فبكم اشترى الدجاجات جميعها إن أسعار الدجاجات مختلفة ولكن إذا اعتبرنا أن ثمن كل منها أربعة وخمسة من عشرة ريال أي مساويا المعدل فإن مجموع أثمانها يساوي أربعة وخمسة من عشرة في اثنى عشر يساوي أربعة وخمسين ريالا، وهكذا فإن مجموع عدة مقادير يساوي المتوسط الحسابي لها في عددها إذن القواعد الثلاث للمتوسط الحسابي واحد المتوسط الحسابي يساوي مجموع المقادير على عددها يساوي يساوي المجموع على عدد المقادير اثنان مجموع المقادير يساوي المتوسط الحسابي في عدد المقادير يساوي المجموع يساوي المتوسط الحسابي في عدد المقادير ثلاثة عدد المقادير يساوي مجموع المقادير على المتوسط الحسابي يساوي عدد المقادير يساوي المجموع على المتوسط الحسابي مثال واحد اشترى تاجر خمسين ساعة باع منها عشرين ساعة فكان معدل ثمن بيع الواحده 65 وستين ريالا ثم باع الباقي فوجد ان متوسط ثمن مبيع الساعات الخمسين بلغ 68 وستين ريالا فما متوسط ثمن مبيع الساعات التي بيعت اخيرا الحل ثمن مبيع الساعات العشرين الاولى يساوي 65 وستين في عشرين يساوي 1300 ريال ثمن مبيعات الساعات الخمسين يساوي 68 في خمسين يساوي 3400 ريال إذن مبيع الساعات الثلاثين الأخيرة يساوي 3400 ناقص 1300 يساوي 2100 ريال ومتوسط ثمن الساعة مما باعه أخيرا و 2100 على ثلاثين ريالا مثال اثنان اعلن مدير المدرسة نتيجة التبرع لمشروع ادفع ريالا تنقذ عربية في هذا الشهر فكان كما يلي. متوسط ما تبرع به الطالب اثنين وخمسة وستين من مئة ريال والمدرس ثمانية عشر وسبعة من عشر ريالا والمراقب عشرة وتسعة من عشرة ريالات ومجموع ما جمع من الفراشين عشرة ريالات فبلغ ما قدمته المدرسة تسعمائة وخمسة وثمانين ريالا فإذا كان في المدرسة مائتين وأربعة وعشرين طالبا وخمسة عشر مدرسة وخمسة مراقبين عدا الفراشين والمدير ومساعده فما معدل ما تبرع به الأخيران؟ الحل مجموع تبرعات الطلاب يساوي اثنين وخمسة وستين من مئة في مئتين وأربعة وعشرين يساوي خمسمائة وثلاثة وتسعين وستة من عشر ريالا مجموع تبرعات المدرسين يساوي ثمانية عشر في خمسة يساوي مائتين وثمانين ريالا مجموع تبرعات المراقبين يساوي 10.9 من عشرة 10 في 5 يساوي 54.5 من مجموع تبرعات المدرسة عدا المدير ومساعده يساوي 593.6 من زائد من زائد 54.5 من 10 زائد 10 يساوي تسعمائة وثمانية وثلاثين وستة من عشرة ريالا مقدار ما تبرع به المدير ومساعده يساوي تسعمائة وخمسة وثمانين ناقص تسعمائة وثمانية وثلاثين وستة من عشرة يساوي ستة وأربعين وأربعة من عشر ريالا متوسط ما تبرع به المدير ومساعده يساوي ستة وأربعين وأربعة من عشر على اثنين يساوي 23.2 من مثال ثلاثة مبلغان متوسطهما الحسابي 20 ريالا وأكبرهما يزيد على أصغرهما بمقدار 6 ريالات. فما هما المبلغان الحل مجموع المبلغين يساوي عشرين في 22 يساوي 40 ريالا. ضعفها الأصغر يساوي 40 ناقص ستة يساوي أربعة وثلاثين ريالا. المبلغ الأصغر يساوي 34 وثلاثين تقسيم 2 يساوي سبعة عشر المبلغ الأكبر يساوي سبعة عشر زائد ستة يساوي ثلاثة وعشرين ريالا. مثال أربعة خمسة أعداد متوسطها الحسابي تسعة وأربعة من عشرة. والمتوسط الحسابي للثلاثة الأولى منها ثمانية عشر ولثلاثة الأخيرة منها ستة وعشرين فما هو العدل الثالث؟ وإذا كان الأول يزيد ثلاثة عن الثالث فاحسب كلا منهما الحل مجموع الأعداد الخمسة يساوي تسعة عشر وأربعة من عشرة في خمسة يساوي سبعة وتسعين مجموع العداد الثلاثة الأولى يساوي 18 في ثلاثة يساوي 54 مجموع الأعداد الثلاثة الأخيرة يساوي 26 في ثلاثة يساوي 78 فإذا جمعنا الناتجين الأخيرين 54 زائد 78 ينتج مجموع الأعداد الخمسة مع تكرار العدد الثالث مرتين لاحظ شكل أربعة انظره في الصفحة 116 من الكتاب الشكل رقم 4 أي أن 54 زائد 78 يساوي 132 هو مجموع الأعداد الخمسة بالإضافة إلى الثالث مكررة فالثالث يساوي 132 ناقذ 97 يساوي 35 مجموع الأول والثالث يساوي مجموع الثلاثة الأولى ناقص الثالف يساوي 54 ناقص 35 يساوي 19 عشر ضعف الثاني يساوي 19 عشر ناقص ثلاثة يساوي 16 عشر الثاني يساوي 16 عشر تقسيم 2 يساوي 8 الأول يساوي 8 زائد ثلاثة يساوي 11 عشر مثال خمسة بلغ عدد المشاهدين في ملعب كرة القدم بالرياض خلال أربع مباريات ودية 8452 8407 8421 8500 مشاهد فما متوسط عدد المشاهدين في تلك المباريات؟ الحل المتوسط الحسابي يساوي 8452 آلاف وأربعمائة واثنين وخمسين زائد ثمانية زائد ثمانية واحد وعشرين زائد ثمانية على 4 يساوي ثلاثة وثلاثين وثمانين على 4 يساوي ثمانية وخمسة مشاهدة ملاحظة. نلاحظ في المثال خمسة أن الأعداد جميعا تشترك في المقدار ثمانية آلاف وأربعمئة وتزيد عنه على الترتيب بما يلي اثنين وخمسين سبعة واحد وعشرين مئة. فلو حسبنا المتوسط الحسابي لهذه الزيادات لوجدنا لو أنه وخمسين زائد سبعة زائد واحد وعشرين زائد مئة على أربعة يساوي 180 على أربعة يساوي خمسة وأربعين وإذا أضفناه إلى المقدار المشترك ثمانية آلاف لوجدنا لو أن المتوسط الحسابي هو ثمانية آلاف وأربعمائة مشاهدة نسمي هذه الطريقة طريقة الانحرافات تمارين احسب المتوسط الحسابي لكل من مجموعات الأعداد الآتية ذهنيا. بين قوسين اثنا عشر خمسة عشر ثلاثة أربعة عشر وبين قوسين سبعة أربعة وعشرين ثمانية بين قوسين مئة مئتين وخمسين مئة وخمسين ثلاثة مئة اثنان احسب المتوسط الحسابي لكل من مجموعات الأعداد الآتية بين قوسين 18.6% عشر وستة من خمسة وثلاثين من عشرة من بين قوسين ثمانية عشر وثمانية وسبعين ثلاثة من وعشرين أربعة وواحد من عشرة بين قوسين اثنين واثنين على ثلاثة خمسة وواحد على نصف سبعة وواحد على اثني عشر بين قوسين واحد على سبعة ثلاثة على أربعة عشر خمسة على تسعة وأربعين بين قوسين تسعة ثمانية سبعة عشر أربعة ثلاثة اثنين وخمسة من عشرة بين قوسين 14652 14620 14618 14700 14680 مدير المدرسة جائزتين للطالبين المتفوقين أولاهما لمن ينال أعلى درجة في العلوم الدينية والأخرى لمن ينال أفضل معدل في المواد الأخرى النحو السيرة الحساب الإملاء المطالعة وقد كانت أفضل الدرجات في الجدول الآتي عبد الله درجته في الدين ثمانين في النحو خمسة وسبعين في السيرة اثنين وستين في الحساب تسعين في الإملاء 83 في المطالعة 75 محمد في الدين 95 النحو 67 السيرة 84 الحساب 72 الإملاء 65 المطالعة 85 محمود الدين 84 النحو 94 السيرة 65 الحساب ثلاثة وثمانين الإملاء ثمانية وستين المطالعة اثنين وستين حشام الدين 86 النحو 75 وسبعين السيرة اثنين الحساب 76 وسبعين الإملاء خمسة وستين المطالعة سبعة وثمانين أذكر اسمي الفائزين بالجائزتين مع بيان السبب أربعة بلغت درجة الحرارة العظمى في أيام أحد الأسابيع خمسة وتلاثين سبعة وتلاثين ثمانية وتلاثين تسعة سبعة ثمانية فما المتوسط الحسابي لدرجة الحرارة العظمى في أيام هذا الأسبوع خمسة المتوسط الحسابي لستة أعداد يساوي واحد وعشرين والمتوسط الحسابي للأعداد الخمسة الأولى منها يساوي عشرين وأربعة من عشرة فما هو العدد السادس ستة خمسة أعداد المتوسط الحسابي للأولين منها خمسة عشر وخمسة وسبعين بالمئة ولثلاثة الأخيرة ثمانية عشر وللأربعة الأخيرة سبعة عشر والمطلوب حساب العدد الأول والثاني سبعة أوجد المتوسط الحسابي لحجوم أربع مكعبات أطوال أحروفها أربعة سنتيمتر ستة سنتيمتر ثلاثة ونصف سنتيمتر، خمسة وخمسة من عشرة سنتيمتر، ثمانية. متوسط عمر نزار وأحمد سبعة وثلاثين سنة، و متوسط عمر أحمد و محمد اثنين وأربعين سنة، و متوسط عمر محمد و نزار واحد وأربعين سنة، فما عمر كل منهم تسعة. اثنان وعشرين جنديا متوسط ما مع كل منهم من الماء خمسة وسبعين من مئة لتر وقد انضم إليهم ثلاثة جنود ليس معهم شيء، فكم أصبح متوسط ما مع الجندي من الماء عشرة شركة فيها تسعة وثلاثين موظفا متوسط راتبهم الشهري سبعمائة ريال ريال وفيها ثمانية مستخدمين متوسط راتبهم الشهري ثلاثمائة وعشرين ريالا وراتب أحدهم أربعمائة وثمانية عشر ريالا وقد نال هذا المستخدم شهارة الكفاءة فعين موظفا براتب شهري قدره خمسمائة وأربعين ريالا احسب بعد هذا الانتقال ألف متوسط الراتب الشهري لكل موظف ب متوسط الراتب الشهري لكل مستخدم الحادي عشر قرأت رجاء في الأسبوع الأول من رمضان 62 صفحة من القرآن الكريم وفي الأسبوع الثاني 45 صفحة وفي الثالث 106 صفحات وفي الرابع 190 صفحة وفي اليومين الأخيرين 80 صفحة فكم كان عدد أيام شهر رمضان في ذلك العام وكم صفحة قرأت وسيطا في كل يوم منه الثاني عشر سبعة أعداد متوسطها الحسابي عشرة والمتوسط الحسابي للأعداد الأربعة الأولى منها أحد عشر وخمسة من عشرة وللأعداد الأربعة الأخيرة منها سبعة وخمسة وعشين بالمئة احسب ألف العدد الرابع ب المتوسط الحسابي للأعداد الثلاثة الأولى جيم المتوسط الحسابي للأعداد الثلاثة الأخيرة ثلاثة عشر أربعة عداد متوسطها الحسابي سبعة عشر فإذا أضفنا للأول ستة وللثاني أربعة وللثالث خمسة وللرابع ثلاثة فكم يصبح المتوسط الحسابي للأعداد الجديدة الرابع عشر ستة أعداد متوسطها الحسابي عشرة فإذا ضرب كل من هذه الأعداد في ثلاثة فكم يصبح المتوسط الحسابي للأعداد الناتجة خمسة عشر أخذ مازل يشتري خرفانا حتى بلغ عددها مئة خروف فولد عندئذ أن متوسط ثمن الخروف أربعين ريالا ثم استمر في الشراء حتى أصبح لديه مئتين وستين غروفا وعندئذ أصبح معدل ثمن الخروف اثنين وأربعين ريالا فما متوسط ثمن شراء الخرفان المئة وستين الأخيرة ستة عشر املأ الجداول التالية حسب القواعد الثلاثة المتوسط الحسابي انظر الجداول الثلاثة أسفل الصفحة 120 وصفحة 121 من الكتاب. الباب الثاني بعض تطبيقات المتوسط الحسابي. واحد السرعة المنتظمة السرعة المتوسطة. تميد عندما نقول إن سيارة قطعت الطريق من مكة إلى المدينة المنورة وطوله 450 كيلومترا بمدة ست ساعات. فإن أول ما يخطر ببالنا ونتساءل عنه ترى كم قطعت في الساعة فلو كانت تسير بانتظام لقطعة 450 تقسيم 6 يساوي 75 كيلو مترا في الساعة ويقال عندئذ إن سرعتها المنتظمة هي 75 كيلو مترا في الساعة والواقع أنها لا يمكن أن تسير بانتظام لأن سرعتها تتغير باستمرار تبعا لظروف الطريق وما فيه من مرتفعات ومنحدرات ومنعطفات والزحام. ولهذا، فعندما تقطع السيارة هذا الطريق بسرعة متغيرة، وبمدة ست ساعات مثلا، فإننا نقول إن سرعتها المتوسطة هي 75 كيلومترا في الساعة. ينتج من ذلك واحد، إن أي متحرك يسير بسرعة المنتظمة، فإنه يقطع مسافات متساوية في أزمنة متساوية. اثنان. إن سرعة المنتظمة لا يمكن تحقيقها عملية لذلك فإننا نستعمل دوما السرعة المتوسطة الدرس الثاني مثال واحد قطعت سيارة في سفرها من جدث إلى تبوك 328 كم في الساعات الأربع الأولى 167 كم في الساعات التسعة التالية 515 كم في الساعات السبع عشرة التالية فما هو معدل ما قطعته السيارة في الساعة الحل مجموع المسافات المقطوعة 328 زائد 267 زائد 515 يساوي 1110 كيلومتر. مجموع الأزمنة التي استغرقت في قطع تلك المسافة يساوي 4 زائد 9 زائد 17 يساوي 30 ساعة معدل ما تقطع السيارة بالساعة يساوي مجموع المسافات المقطوعة على مجموع الأزمنة اللازمة لقطعها يساوي 1110 على 30 يساوي 37 كيلومترا. ونقول إن السرعة المتوسطة للسيارة هي 37 كيلومترا في الساعة أو بطريقة مختصرة 37 كاف ميم شرطة مائلة سين ألف. نتيجة. من المثال السابق ينتج السرعة المتوسطة تساوي المسافة المقطوعة على زمن قطعها ولو رمزنا للمسافة بالحرف فاء وللسرعه بالحرف عين وللزمن بالحرف نون لكان عين يساوي فاء على نون مثال اثنين أقلعت طائرة من جدة فوصلت إلى الرياض بعد ساعة وعشر دقائق ثم طارت بعد أربع عشرة دقيقة نحو الدمام فقطعت المسافة بينهما بمدة أربعين دقيقة فإذا كانت المسافة في اتجاه مباشر بين جدة والرياض ثمانمائة وأربعين كيلو وبين الرياض والدمام أربعمائة كيلو مترا فاحسب واحد السرعة المتوسطة للطائرة بين جدة والرياض اثنان السرعة المتوسطة للطائرة بين الرياض والدمام ثلاثة السرعة المتوسطة للطائرة في سفرها بين الجدة والدمام الحل السرعة المتوسطة تساوي المسافة على الزمن السرعة المتوسطة للطائرة بين الجدة والرياض تساوي 840 كيلومترا على 70 دقيقة تساوي 12 كيلومترا في الدقيقة السرعة المتوسطة للطائرة بين الرياض والدمام تساوي 400 على 40 تساوي عشر كيلومترا في الدقيقة. أما بين جدة والدمام فقد قطعت الطائرة مسافة قدرها 840 زائد 400 يساوي 1240 كيلومترا في مدة قدرها 70 زائد 14 زائد 40 يساوي 124 دقائق. فالسرعة المتوسطة بين جيدة والدمام تساوي 1240 على 124 يساوي 10 كيلومتر في الدقيقة ملاحظة عندما تقطع سيارة 3500 متر في 5 دقائق نقول إن سرعتها 3500 تقسيم 5 يساوي 700 متر في الدقيقة نكتبه عتصارا 700 ميم شرط ما إلى دال وإذا كانت السرعة ثمانين متر في الثانية نكتبها ثمانين سين ميم شرط ما ثاء ألف وإذا كانت سرعة باخرة خمسة عشر ميلا في الساعة نكتبها خمسة عشر ميل شرطة سين ألف وهكذا مثال ثلاثة إذا كانت سرعة طائرة بين جديد والرياض هي ثلاثة عشر شرطة ما إلى دال فما هي سرعتها مقدرة بالكيلومتر في الساعة؟ الحل إن الطائرة تقطع 13 كيلو مترا في الدقيقة فيتقطع في الساعة 13 في 60 يساوي 780 كيلو مترا أي أن سرعتها 780 كيلو مترا في الساعة مثال أربعة قطعت باخرة 62 وستين وخمسة من عشره ميلا بحريا في ساعتين وخمسة من عشرة، وقطع زورق لانش ستة عشرة ميلاً في نصف ساعة، فيهما أسرع، وما هي المسافة التي يقطعها زورق في أربع ساعات؟ الحل: السرعة المتوسطة تساوي المسافة على الزمن. السرعة المتوسطة للباخرة تساوي اثنين وستين من عشرة على اثنين من عشرة تساوي. 625 على 25 وعشرين يساوي 25 وعشرين ميلا في الساعة. السرعة المتوسطة للزورق تساوي 6 عشرة على واحد على اثنين تساوي اثنين وثلاثين ميلا في الساعة. إذن فالزورق أسرع من الباخره يقطع الزورق وسطيا اثنين وثلاثين ميلا في كل ساعة، فالمسافة التي يقطعها في أربع ساعات تساوي 32 في 4 مساوي 128 ميلا نتيجة من المثالين السابقين نستنتج أنه عندما تكون السرعة منتظمة فإن المسافة تساوي السرعة في الزمن أي أن فا تساوي ع في ن مثال خمسة طول الطريق بين الهفوف والرياض 328 كم إذا طلبت سيارة من الهفوف بسرعة متوسطة قدرها ثمانين كيلو مترا في الساعة فبعد كم ساعة تبلغ الرياض الحل السيارة تقطع وسطيا ثمانين كيلو في كل ساعة فلكي تقطع ثلاثمائة وثمانية وعشرين كيلو مترا يلزمها ثلاثمائة وثمانية وعشرين تقسيم ثمانين ساوي أربعة وواحد من عصر ساعة أي أربع ساعات وسنت دقائق نتيجة نلاحظ من المثال السابق أننا نحصل على الزمن بقسمة المسافة على السرعة أي أن نون ف على عين اثنان كثافة السكان مثال عدد سكان المملكة العربية السعودية ثلاثين مليون نسمة يقولون في أرض المملكة التي تبلغ مساحتها اثنين وواحد على أربعة مليون كيلو متر مربع فما عدد السكان في الكيلو متر المربع الواحد وسطيا الحل يتوزع السكان في المملكة لتوزيعا مختلفا فهناك مدن مكتظة بالسكان وهناك حقول يقيم فيها القليل وأرض قاحلة وجبال جرداء قل أن تجد فيها إنسانا لكن لو اعتبرنا أن السكان موزعون بالتساوي على أرض المملكة فإن المتوسط الحسابي لعدد السكان في الكيلو متر المربع في المملكة 30 مليون على 2 مليون و250 ألف تساوي 13 من العشرة نسمة في الكيلو متر مربع ويسمى متوسط عدد السكان في الكيلو متر المربع من بلد ما كثافة السكان فيه، فكثافة السكان في مملكتنا ثلاثة عشر من عشرة نسمة في الكيلو متر المربع، وكثافه السكان في مصر خمسة وثمانون مليون نسمة على مليون كيلو متر مربع يساوي خمسة وثمانين نسمة في الكيلو متر مربع، وفي سوريا 9 مليون على مئة يساوي ثمانية وأربعة من عشرة نسمة في الكيلو متر مربعة ثلاثة الخلط والمزج مثال واحد خلط تاجر خمسمائة كيس من الدقيق الجيد الذي ثمن الكيلو جرام منه ستين بالمئة ريال مع ثلاثمائة كيس من الدقيق المتوسطة الذي ثمن الكيلوغرام منه 52% ريال للحصول على دقيق بسعر المناسب فإذا كان وزن الكيس من النوعين 50 كيلوغرام فما ثمن الكيلوغرام من الخليط؟ وبكم يبيع الكيلوغرام منه ليربح 1.6 من 10 قرشاً في الكيلوغرام؟ الحل؟ لإيجاد معدل ثمن الكيلو جرام من الخليط نحسب ثمن الخليط ووزنه وزن الدقيق الجيد يساوي 50 في 500 يساوي 25 ألف ثمن الدقيق الجيد في 60 من المئة يساوي 15 ألف ريال وزن الدقيق المتوسط يساوي 50 في 300 يساوي 15 ألف كيلو جرام ثمن الدقيق المتوسط يساوي 15 ألف في 52 من المئة يساوي 7800 ريال معدل ثمن الكيلوغرام جرام يساوي ثمن الخليط على وزن الخليط بالكيلو جرامات يساوي عشر زائد سبعة على خمسة وعشر ألف زائد خمسة عشر ألف يساوي على أربعين ألف وخمسين من المئة ريال الربح في الكيلوغرام يساوي واحد وستة من عصر قرش يساوي واحد وستة من عشرة، تقسيم عشرين يساوي ثمانية من المئة ريال إذن يجب أن يكون ثمن مبيع الكيلو جرام يساوي سبعة وخمسين من المئة زائد ثمانية من المئة يساوي خمسة وستين من المئة ريال ملاحظة؟ نرى من هذا المثال أنه ثمن الكيلو من الخليط هو المتوسط الحسابي لثمن الكيلو جرام من الكمية المخلوطة مثال اثنين اشترى رجل ست صفائح زيت ثمن كل منها أربعين ريالا مع أربعة عشر صفيحة أخرى ثمن كل منها ثمانية وأربعين ريال فإذا مزج ما في الصفائح جميعها فما ثمن الصفيحة من المزيج الحل نحسب ثمن الصفائح جميعها وعدد تلك الصفائح لإيجاد متوسط ثمن الصفيحه من المزيج ثمن الصفائح الست يساوي أربعين في ستة يساوي مئتين وأربعين ريالا ثمن الصفائح الأخرى يساوي ثمانية وأربعين في أربع عشر يساوي ستمائة ريالا ثمن جميع الصفائح يساوي مئتين وأربعين زائد ستمئة يساوي 912 عشر ريالا. عدد الصفائح يساوي 6 زائد أربعة عشر يساوي عشرين صفيحة. متوسط ثمن الصفيحه من المزيج يساوي 912 عشر تقسيم عشرين يساوي خمسة وأربعين وستة من العشرة ريالا. ملاحظة واحد نستنتج أن ثمن الصفيحة من المزيج هو المتوسط الحسابي لأثمان الصفائح الممزوجة ملاحظة اثنين إذا أضفنا مقدارا من القمح إلى مقدار من الشعير وحركناهما مع نتج خليط وكذلك نخلط البن بالهيل والرمل بالأسمنت وإذا أضفنا كمية من الماء إلى كمية من الحليب فإنهما يمتزجان والمزيج الناتج هو حليب ممد بالماء وهكذا يمزج اللبن الرائم بالماء والسمن الجيد الرائحة بالسمن الدسم والقولونيا بالماء والعسل بالطحينة للحصول على غذاء مفيد أما إذا صهرنا كمية من النحاس مع كمية من الذهب بتذويبهما بنار حامية فتحصل مادة جديدة تسمى سبيكة وسندرس موضوعها فيما بعد القاعدة واحد متوسط السرعة يساوي مجموع المسافات على مجموع الأزمنة يساوي عين يساوي ف على نون اثنان مجموع المسافات يساوي متوسط السرعة في الزمن، فيساوي عين في نون. ثلاثة الزمن يساوي مجموع المسافات على متوسط السرعة يساوي نون يساوي ثاء على عين. تمارين واحد سافر حماد على دراجته من جدة إلى مكة لأداء العمرة. فقطع في الساعة الأولى خمسة عشرة كيلو مترا وفي الساعتين التاليتين 22 كيلو مترا ثم استراح نصف ساعة وتابع سفره فقطع بقية المسافة وقدرها 35 كيلو مترا في أربع ساعات احسب ألف سرعته المتوسطة في المرحلة الأخيرة من الطريق ب سرعته المتوسطة في سفره من جدة إلى مكة اثنان جراحيان على محيط ملعب مربع الشكل طول ضلعه مئتي مترا، فأنهى الدورة الأولى في ست دقائق، والدورة الثانية في اثنين وثلاثين ثانية وست دقائق، والدورة الثالثة في ست عشر ثانية وست دقائق. احسب ألف معدل الزمن الذي قطع فيه طول ضلع الملعب خلال تلك الدورات. باء سرعته المتوسطة خلال الدورة الأولى جيم سرعته المتوسطة خلال الدورات الثلاث ثلاثة قطعت طائرة المسافة بين بلدين في ثمان ساعات بسرعة منتظمة قدرها خمسة وأربعين كيلو في الساعة فإذا عادت من الطريق نفسه بسرعة أربعمائة كيلو في الساعة فكم ساعة تقضي في العودة؟ أربعة؟ اشترى سلمان ستة آلاف كيلو جرام من القطن بسعر الكيلو جرام واحد واثنين من عشر ريالا ثم اشترى عشرة أطنان أخرى بسعر الطن ألف ومئتين وأربعين ريالا ودفع أربعمائة ريال نفقات متنوعة وقد خلط مشتراه فما متوسط كلفة الطن مما اشترى وبكم يبيع الطن من الخليط يربح بمعدل 125 ريال في الطن خمسة عدد سكان السودان 13.52 مليون نسمة ومساحة أرضه 2.5 مليون كيلومتر. وعدد سكان العراق 8 ملايين نسمة ومساحته أربعة مليون أربعمائة وأربعة وأربعون ألف احسب كثافة السكان في كل من هذين القطرين الشقيقين ستة اشترت بائعة حليب ثلاثين كيلوغراما من الحليب المجفف بسعر الكيلوغرام جرام أربعة من عشرة ريالات واضافت إليه 135 وخمسة وثلاثين كيلو جراما من الماء وباعت الحليب الناتج بسعر الكيلو جرام ريال واحد. احسب ألف متوسط تكلفة الكيلو جرام من الحليب الناتج. ب. بأ ربح بائعه الحليب. سبعة مزج رجل ثمانين لترا من الكولونيا التي ثمن اللتر منها عشرة وخمسة من العشرة ريالا مع ستين لترا من الكولونيا التي ثمن اللتر منها أربعة عشر ريالا فما معدل ثمن اللتر من المزيج ثمانية تاجر يشتري البيض ويخزنه في صندوق كبير مبرد وقد اشترى اشترى 5500 بيضة بسعر الواحدة ستة من المئة ريال، واشترى 2500 بيضة بسعر 15 من المئة ريال، وأخيرا اشترى 8000 بيضة فأصبح معدل ثمن البيضة من كل ما اشترى 17 من المئة ريال، فما سعر شراء البيضة مما اشتراه أخيرا بالهللات تسعة املأ فراغات الجدول التالي حسب القواعد أعلى انظر الجدول في الكتاب صفحة 132 الباب الرابع النسبة والموازنة بين النسب. الفصل الأول النسبة الدرس الأول معنى النسبة بين مقدارين إذا كان عمر أخي الصغير 13 سنة وعمري تسعة وثلاثين سنة فعمري يعادل ثلاثة أمثال عمر أخي وبعبارة أخرى نسبة عمري إلى عمر أخي ثلاثة إلى واحد ويرمز لها بالصورة ثلاثة نقطتين عموديتين واحد أو ثلاثة في البسط واحد في المقام ثلاثة على واحد وإذا كان طول الغرفة 6 أمتار وعرضها 5 أمتار فنسبة طولها إلى عرضها هي 6 إلى 5 أي 6 نقطتين عموديتين 5 او 6 على 5 أي أنه إذا احتوى الطول على 6 اجزاء متساوية فإن العرض يحتوي على 5 من تلك الأجزاء وبصورة عامة فإن نسبة بين مقدارين هي عدد مرات احتواء احدهما على الآخر مثلا إذا كانت نسبة وزن كيس القمح إلى وزن صندوق التفاح أربعة إلى واحد فوزن الكيس أربعة أمثال وزن الصندوق أو أن النسبة هي موازنة بين ما يحتويانه من مقدار مشترك فإذا كان طول مصطفى 175 سنتيمتر فطول ابنه 125 فطول مصطفى يحتوي على خمس وعشرين سنتي سبعة مرات فطول ابنه يحتوي على 25 خمس وعشرين سنتي مرات ونسبة طول مصطفى إلى طول ابنه سبعة على خمسة وللنسبه حدان اولهما هو المقدم والآخر يدعى التالي فحدا النسبة واحد على اثنين هما سبعة وخمسة المقدم هو سبعة والتالي هو خمسة. إذا كان في فصلك خمسة وثلاثين طالبة وفي المدرسة ثلاثمائة وخمسين طالبة فنسبة عدد الطلاب الفصل إلى عدد الطلاب المدرسة هي خمسة وثلاثين إلى وخمسين أو خمسة وثلاثين على وخمسين. ملاحظة في المثال الأخير. حصلنا على النسبة بين عدد الطلاب الفصل إلى عدد الطلاب المدرسة بقسمة العدد الأول على العدد الثاني وبصورة عامة فإن النسبة العددين باء إلى جيم هي باء إلى جيم أي باء على جيم أما نسبة العددين جيم إلى باء فهي جيم إلى باء أي جيم على باء مثال إذا كان طول أحمد 170 سنتيمتر وطول عمود الكهرباء 8.5 متر فما نسبة طول أحمد إلى طول عمود الكهرباء؟ الحل لا بد من تقدير الطولين بوحدة قياس مشتركة طول عمود الكهرباء يساوي 8.5 متر يساوي 850 سنتيمتر نسبة طول أحمد إلى طول عمود الكهرباء يساوي 170 على 850 أو 170 إلى 850 نتيجة لإيجاد النسبة بين مقدارين يجب أن يقدر بوحدة قياس مشتركة الدرس الثاني خواص النسبة خواص النسبة هي نفس خواص الكسر وأهمها واحد إذا ضرب كل من حدي النسبة في عدد واحد غير الصفر لا تتغير قيمة النسبة مثلا ثلاثة على أربع يساوي ثلاثة في خمسة على أربع في خمسة يساوي خمسة على مئة أي أن ثلاثة إلى أربع يساوي خمسة إلى مئة وهذه الخاصية تفيد في توحيد توالي النسب كتوحيد المقامات والكسور. إثنان إذا قسم كل من حدي النسبة على عدد واحد غير الصفر تنتج نسبة تساوي الأولى فإذا كانت نسبة طول مصطفى إلى طول ابنه 175 على 125 فهي تساوي 175 على 5 على 125 على 5 يساوي 7 على 5 وهذا يتفق مع ما ذكر في الصفحة السابقة هذه الخاصية تفيد باختصار النسبة ثلاثة وكما في الكسور نستطيع ضرب النسبتين أو أكثر وجمعهما وطرحهما وموازنتهما إلى آخره الدرس الثالث النسبة الكسرية إذا كان أحد حدي النسبة أو كلاهما كسريا دعيت النسبة نسبة كسرية مثلا إذا كان معي سبعة وواحد على اثنين ريالات ومع أختي خمسة وواحد على أربع ريالات فنسبة ما معي إلى ما مع أختي سبعة ونصف إلى خمسة وربع أو خمسة عشر على اثنين إلى واحد وعشرين على أربعة ويمكن تحويل نسبة الكسرية إلى نسبة حداها عددان صحيحان وذلك بضرب كل من حديها خمسة عشر على اثنين وواحدا وعشرين على اربعة بالمضاعف المشترك الاصغار لمقاميهما فاذا ضربنا كل من حدي النسبة السابقة في اربعة تصبح ثلاثين الى واحدا وعشرين وبالاختصار على ثلاثة تصبح عشرة الى سبعة مثال تنجز شركة التعبيد في اليوم ست عشرة وواحد على ثلاثة ياردا من طول الطريق الذي تعبده والذي طوله ثلاثمائة واثنين وتسعين ياردا فإذا اشتغلت الشركة سبعة أيام فما نسبة طول القسم الذي انهته إلى طول الطريق الحل طول القسم الذي أنجزته الشركة يساوي ست عشرة وواحد على ثلاثة في سبعة يساوي 114 و1 على 3 ياردن نسبة القسم المعبد إلى طول الطريق يساوي 114 و1 على ثلاثة على 392 يساوي 3 في 114 و1 على 3 على 3 في 392 يساوي 343 على 1176 يساوي 7 على 24 الدرس الرابع الفرق بين النسبة والكسر قلنا إن النسبة بين مقدارين هي عدد مرات احتواء أحدهم على الآخر فليس لها وحدة قياس أما الكسر فيدل على جزء أو عدة أجزاء من شيء ويميز بذلك الشيء فمثلا ليس هناك نسبة قدرها خمسة على سبعة فاحة لكن هناك كسر قدره خمسة على سبعة فاحة وبالإضافة إلى ذلك فالنسبة والكسر يختلفان في بعض طرق كتابتهما وقراءتهما وفي تسمية حدي كل منهما الدرس الخامس الموازنة بين النسب تعريف ومفهوم الموازنة بين النسب هو معرفة الأكبر من الأصغر من المساوي باستخدام المصطلحات التالية اكبر من وتعني أكبر او أصغر من وتعني أصغر او يساوي وتعني المساوات بين النسبتين قاعدة واحد لابد من توحيد المقامات أو توحيد البسوط اثنان إذا وحدنا المقامات فإن صاحب البسط الأكبر من النسبي هو الأكبر قيمة مثل اثنين على خمسة 3 على ستة يساوي 12 عشر على ثلاثين خمسة عشر على ثلاثين إذا النسبة الثانية هي الأكبر فيكون اثنين على خمسة أصغر من ثلاثة على 6 ثلاثة إذا وحدنا البسوطة فصاحب المقام الأصغر هو الأكبر سبعة على ثمانية وخمسة على تسعة يساوي خمسة وثلاثين على أربعين وخمسة وثلاثين على ثلاثة وستين فيكون الأكبر هو سبعة على ثمانية أكبر من خمسة على تسعة تمارين وأزن بين النسب فيما يلي ألف 2 على 7 و على 8 بتوحيد المقامات ب 7 على 8 و على 6 بتوحيد المقامات 2 على 8 و على 10 بتوحيد د 5 على 14 عشر 3 على 7 بتوحيد البسوطة يمكن موازنة بين النسب كما يوازن بين الكسور بالاختصار ثم توحيد التوالي أو توحيد المقامات مثال واحد وزن بين النسبتين خمسة إلى ستة وسبعة إلى تسعة الحل النسبتان هما خمسة على ستة سبعة على تسعة ويمكن الموازنة بينهما بتوحيد تالييهما والتالي المشترك هو عشر. فالنسبتان هما عشر على 18 عشر على 18 واضح أن النسبة الأولى أكبر من الثانية إذن 5 إلى 6 أكبر من 7 إلى 9 مثال اثنين. وزن بين النسبتين 3 و3 على 7 إلى 36 على 7 وخمسين إلى خمسة وسبعين الحل النسبة الأولى كسرية نجعلها في أبسط صوره 24 على 7 إلى 36 على 7 وبضرب حديهما في 7 ثم قسمتهما على 12 نجد 2 إلى 3 النسبة الثالية 50 على 75 وسبعين وبالاختصار على 25 تصبح اثنين على 3 فالنسبتان متساوية تاني ملاحظة واحد إن الموازنة بين النسب تعني معرفة تساويها او اختلافها مع تعيين تسلسلها في الكبر اثنان إن تبسيط النسب والاختصار فيها كثير ما ييسران الموازنة بينهما تدريب وازن بين النسب الآتية ألف خمسة وثلاثين إلى ثمانية عشر وسبعين إلى مائة وعشرين ب على 97 وتسعين واثنين على 65 وستين 1 على 34 وثلاثين هل الأفضل توحيد المقامات أم توحيد التوالي ج اثنين وعشرين إلى خمسة عشر و 17 إلى 12 و 51 على 36 هل يفيد الاختصار؟ الدرس السادس إيجاد أحد مقدارين إذا علمت النسبة بينهما وعلم الآخر مثال واحد نسبة مساحة حقل حسان إلى مساحة حقل وليد هي 4 إلى 5 فإذا كانت مساحة حقل وليد تسعة آلاف متر مربع فما مساحة حقل حسان الحل إذا اعتبرنا حقل وليد خمسة أجزاء متساوية فإذن حقل حسان يحتوي على أربعة أجزاء منها وتكون مساحة الجزء الواحد تسعة آلاف تقسيم خمسة يساوي ألفا وثمانمائة متر مربع ومساحة حقل حسان يساوي 1800 في 4 يساوي 7200 متر مربع حل آخر مساحة حقل حسان إلى مساحة حقل وليد تساوي 4 على 5 مساحة حقل حسان تساوي 4 على 5 مساحة حقل وليد يساوي 4 على 5 في 9000 يساوي سبعة آلاف متر مربع مثال اثنين النسبة بين وزن القمح ووزن الحصيد الثنابل والقش الذي استخرج منه ذلك القمح هي اثنين على سبعة فإذا كان وزن القمح ستة أطنان فما وزن الحصيد الحل وزن القمح على وزن الحصيد يساوي اثنين على سبعة فإذا اعتبرنا وزن القمح جزئين من الوزن الكلي، فإن وزن الحصيد سبعه أجزاء، وزن الجزئين يساوي ستة أطنان، الجزء الواحد يعادل ستة على اثنين يساوي ثلاثة أطنان، إذن وزن الحصيد ثلاثة في سبعة يساوي واحد وعشرين طنة. حل آخر، وزن القمح يساوي اثنين على سبعة وزن الحصيد. فوزن الحصيد يساوي وزن القمح تقسيم 2 على 7 يساوي 6 تقسيم 2 على 7 يساوي 6 في 7 على 2 يساوي 21 طن أسئلة شفهية واحد احسب نسبة عمر طاها إلى عمر أخيه إذا علمت أن عمر طاها 12 سنة وعمر أخيه أقل من عمره بسنتين اثنان وزن سلمان ثلاثين كيلوغرام جرام ووزن بسام أربعين كيلو جرام فما نسبة وزن بسام إلى وزن سلمان ثلاثة طول عزام واحدا وخمسة من عشر متر ونسبة طول ذراعه إلى طوله هي واحد إلى ثلاثة فما طول ذراعه أربعة قارن النسبتين سبعة إلى ثمانية سبعة إلى عشرة خمسة مع صالح مبلغ مئتين وخمسين ريالا ومع عثمان ثلاثة أوراق نقدية من فئة مئة ريال فما هي النسبة المختصرة لنقود عثمان إلى نقود صالح ستة طول أحد المساجد باء مترا وعرضه جيم مترا فما هي نسبة طوله إلى عرضه سبعة مربعان طول ضلع أحدهما صاد مترا وطول محيط الآخر سين مترا فما هي نسبة محيط الثاني إلى محيط الأول تمارين واحد عمر إلهام الآن ثمان سنوات وعمر أبيها اثنين وثلاثين سنة احسب النسبة بين عمرها وعمر أبيها الآن ثم احسب تلك النسبة بعد ست عشر سنة اثنان اشترى عماد عدد من الغسالات الكهربائية فكلفت الواحدة ستة مئة وأربعين ريالا ثم باعها بسعر الغسالة ثمانمائة ريال احسب ألف نسبة الربح إلى ثمن الشراء باء نسبة الربح إلى ثمن المبيع ثلاثة تقدم الامتحان الشهادة الابتدائية في إحدى المناطق ثمان مئة وعشرين تلميذا نجح منهم ستمائة وستة وخمسون تلميذا ورسب الباقي جد نسبة الناجحين إلى المتقدمين ونسبة الناجحين إلى الراسبين أربعة يقضي حماد ثلاثين دقيقة في ذهابه إلى المسجد وصلاته فيه ثم عودته وذلك في كل من صلواته الخمس يوميا. احسب نسبة الوقت الذي يخصصه للصلاة إلى ساعات اليوم الكامل خمسة أيهما أفضل لتاجر أن يشتري بما معه تفاحا بسعر الصندوق 12 ريالا ليبيعه بمبلغ 17 ريالا أم طماطم بسعر صندوق ثمان ريالات ليبيعه بمبلغ أحد عشر للحل وازم بين نسبة الزبح إلى ثمن الشراء في الحالتين ستة اشترى حمدان خمسمائة كيلو جرام من الدقيق بسعر الكيلو جرام سبعين من المئة ريال وصنع منه خبزة فكانت نسبة وزن الخبز إلى وزن الدقيق 6 إلى خمسة فإذا باع كيلوغرام الخبز بمبلغ تسعين من المئة ريال ودفع تسعين ريال للعمال وإنفقات المحل فكم ريال ربح الباب الخامس مقاييس الطول اولا مقاييس الطول المترية الفرنسية تعلم أن المتر هو وحدة لقياس الطول وأن رمزه ميم والمتر يساوي تقريبا جزءا من أربعين مليون جزء من محيط الكرة الأرضية انظر الشكل واحد في الكتاب صفحة 145 وقد صنع نموذج للمتر من البلاتين المخلوط بالإيريديوم وحفظ في متحف سيرر بفرنسا بالقرب من باريس بدرجة الصفر مئوية انظر الشكل الثاني في صفحة 145 من الكتاب وحدات الطول المترية للمتر ثلاثة أجزاء هي المتر يساوي 10 ديسيمتر، المتر يساوي 100 سنتيمتر المتر يساوي 1000 مليمتر وللمتر ثلاثة أضعاف هي الديكا متر، دام يساوي عصر متر، الهكتومتر واختصاره هاميم يساوي مئة متر، الكيلومتر كافميم يساوي ألف متر، أجزاء المتر، واحد متر يساوي عصر ديثمتر، واحد متر يساوي مئة سنتيمتر واحد متر يساوي ألف ملي مضاعفات المتر الكيلو متر يساوي ألف متر الهكتومتر يساوي مئة متر الديكامتر يساوي عشرة أمتار رسم بياني من الأصغر إلى الأكبر انظر الشكل الموضح في صفحه 146 من الكتاب 10 ملي متر, 10 سنتيمتر, 10 سيمتر, 10 متر 10 ديكا متر 10 هكتومتر كيلومتر تقاس الابعاد الصغيره بالمتر واجزائه بينما تقاس المسافات الكبيره باضعاف المتر التحويل من وحدة إلى أخرى إذا أردت تحويل 23 كيلو مترا إلى أمتار تقول 23 كيلو متر يساوي 23 في ألف يساوي ألف متر لأن الواحد كيلو متر يساوي ألف متر وإذا أردت تحويل 8500 متر إلى كيلو متر تقول 8500 متر يساوي 8500 تقسيم 1000 يساوي 8.5 من وكذلك إذا أردت تحويل 6000 سنتيمتر إلى ديسيمتر، سيمتر 6000 سنتيمتر يساوي 6000 تقسيم 10 يساوي 600 ديسيمتر. لأن كل واحد ديسيمتر متر يساوي 10 سنتي وإذا أردت تحويل 3000 ملي متر إلى متر 3000 ملي متر يساوي 3000 تقسيم 1000 يساوي 3 متر لأن كل واحد متر يساوي 1000 ملي متر. تدريب أكمل ما يلي بمجرد النظر 1 ملي يساوي واحد من عشر سنتيمتر يساوي نقاط دي يساوي نقاط متر يساوي نقاط كيلومتر سبعة سنتيمتر يساوي سبعة من مئة متر يساوي نقاط دي super يساوي نقاط مليمتر خمسة كيلومترات يساوي خمسة آلاف متر يساوي نقاط دي يساوي نقاط سنتيمتر يساوي نقاط مليمتر قراءة وكتابة مقاييس الطول المترية امثله ثلاثة وستة مئة وسبعة وخمسين من الألف كيلومتر يساوي ثلاثة كيلومتر زائد 657 من الألف كيلومتر يساوي كيلومتر زائد 657 مترا وخمسين متراً ويقرأ ثلاث كيلومترات وستمائة 657 وخمسون متراً. سبعة وستون من المئة كيلومتر يساوي 67 وستين كيلومترا زائد اثنين من المئة كيلومتر. 67 وستين كيلومتر زائد 420 مترا ويقرأ سبعة و 420 مترا 8305 مترا يساوي 8000 متر زائد 305 مترا يساوي 8 كيلو مترات زائد 305 مترا ويقرأ 8 كيلو متر و 305 مترا 16 و خمسمائة واثنين وثلاثين من متر يساوي ستة زائد خمسمائة واثنين وثلاثين من متر يساوي ستة زائد خمسة من مترا زائد وثلاثين من متر يساوي 16 مترا زائد ديسيمتر زائد 32 من 100 يساوي 16 متراً زائد 5 ديسيمتر زائد ثلاثة من 10 زائد 2 من 100 يساوي 16 متراً زائد 5 ديسيمتر زائد 3 سنتيمتر زائد 2 سنتيمتر يساوي 16 متراً زائد 5 ديسيمتر زائد 3 سنتيمتر زائد 2 16.5 ديسيمتر و3 سنتيمترا و2 ملي مترا 345 سنتيمترا يساوي 300 سنتيمتر زائد 40 سنتيمترا زائد 5 سنتيمترا يساوي 3 أمتار زائد 4 ديسيمتر زائد 5 سنتيمترا ويقرأ ثلاثة أمتار وأربعة ديسيمتر متر وخمسة سنتيمترات ملاحظة هامة عند تحويل من وحدة إلى أخرى ننقل الفاصلة العشرية يمينا أو يسارا بعدد الأصفار المحددة لكل وحدة أمثلة واحد مئة وثلاثين وعشرين وخمسة من عشر ملي يساوي اثنى عشر سنتيمترا وخمسة وعشرين من المئة يساوي واحد ومائتين وخمسة وعشرين من الألف ديسي متر يساوي ألفا ومائتين وخمسة وعشرين من عشرة آلاف متر اثنين ثلاثة ومائتين وأربعة من الألف متر يساوي اثنين وثلاثين وأربعة من, وثلاثين وأربعة من مئة ديسي متر يساوي ثلاثمائة وعشرين وأربعة من العشرة سنتيمتر يساوي ثلاثة آلاف ومئتين وأربعة مليمتر ثلاثة ألف ومئتين وعشرة أمتار يساوي واحد ومئتين وعشرة من الألف كيلومتر أربعة عشرة وخمسة من العشرة كيلومترا يساوي عشرة آلاف وخمسمائة متر. خمسة إذا كان طول طريق يساوي أربعة وتسعمائة وستين مترًا، فهو أربعة آلاف وستمائة وتسعة ديسيمتر يساوي ستة وأربعين ألفاً وتسعمائة سنتيمتر. مقاييس طول المستعملة هناك رجدة تستعمل لقياس الأطوال نذكر أهمها. الديكامتر متر المضاعف يصنعان بشكل سلسلة من القطع طول كل قطعة منهما 20 سنتيمتر انظر الشكل ثلاثة من الكتاب صفحة 149 او يصنعان من القماش المشمع بشكل شريط داخل علبة شكل 4 انظروا في صفحة 149 من الكتاب ويستعملها المساحون في قياس المسافات الطويلة المتر والمتر المضاعف يصنعان من الخشب أو المعدن أو القماش وقد يتألف كل منهما من عدة قطع قابلة للطي كالمتر المطوي أو تكون ضمن علبة معدنية كما أنه هناك مساطر تصنع للأغراض العلمية والفنية بطول 100 سنتيمتر 50 سنتيمتر 30 سنتيمترا 20 سنتيمترا 10 سنتيمترا مثال واحد اشترى رجل ثمانية أمتار من القماش وقد زاد له البائع ثمانية سنتيمترات بعد قياس الطول المطلوب فإذا كان المتر المستعمل ينقص عن المتر الصحيح بمقدار سبعة وخمسة من ملليمتر بسبب كثرة الاستعمال فهل اوفى البائع أم طفف وكم سنتيمترا كان النقص أو الزيادة الحل؟ مقدار النقص الذي حصل في قياس ثمانية أمتار يساوي ثمانية في سبعة وخمسة من عشرة يساوي ستين ملي يساوي ستة سنتيمتر أخذ الرجل زيارة عن استحقاقه يساوي ثمانية ناقص ستة يساوي من القماش فيكون البائع قد اوفى ولم يطفف مثال اثنين أوجد محيط أرض مستطيلة الشكل طولها 25 وعشرين و60 سنتيمتر وعرضها 185 ديسيمتر الحل نحول الوحدات السابقة إلى وحدة مشتركة ولتكن السنتيمتر 25 متر يساوي 25 في 100 يساوي 2500 سنتيمتر إذن طول الأرض يساوي 2500 زائد ستين يساوي 2560 وخمسمائة وستين سنتيمتراً. عرض الأرض يساوي 185 في عشرة يساوي 1850 وثمانمائة وخمسين سنتيمتراً. محيط الأرض يساوي اثنين وبين قوسين 2560 وخمسمائة وستين زائد الف يساوي اثنين في 4410 يساوي 8820 سنتيمترا يساوي 8820 بالمئة متر قياس الأبعاد الصغيرة لما كان هناك أجسام صغيرة جدا لا ترى بالعين المجردة كالجراثيم وكريات الدم وغيرها فإذا لا نحتاج في تقديرها إلى وحدة قياس صغيرة جدا ولذلك استعمل الميكرون المايكرون يساوي واحد من الألف مليمتر مثال إذا كان طول جرثومة ثمانية مايكرون فما طولها الظاهري بواسطة مجهر المجان تكبيره ألف مرة الحل الطول الظاهري يساوي ثمانية في ألف يساوي ثمانية ألاف ميكرون يساوي ثمانية ألاف. تقسيم ألف يساوي ثمانية مليمتر تمارين ذهنية واحد كم سنتيمترا في واحد ديسيمتر واثنى عشر مترا وثلاثة كيلو مترا وعشرين ملليمتر متر اثنان اكمل ما يلي اطول الف وستمائة وثلاثة وخمسين واربعمائة وسبعة وشرون من الالف متر يساوي واحد كيلو متر و نقاط متر وأربعة نقاط واثنين نقاط وسبعة نقاط ثلاثة أكمل الطول خمسمائة وثمانية سنتيمترا يساوي خمسة نقاط وثمانية نقاط على أي وحدة يدل الصفر في هذا العدد تمارين واحد اكتب الاطوال الاتيه بالوحدات المبينه بجانبها 2790 متر و1500 ديسيمتر يساوي نقاط كيلومتر 1 كيلومتر و75 مليمتر يساوي نقاط متر 748 سنتيمترا يساوي نقاط متر اثنان كيلو متر وخمسة وعشرين ديس متر يساوي نقاط متر خمسة واربعين متر وستة عشر ملي مترا يساوي نقاط سنتيمتر خمسة وعشرون مترا واثنى عشر سنتيمترا يساوي نقاط ديس متر اثنان احسب ناتجة مايلي 4 كم و23 مترا و وستين ملي يساوي نقاط متر 508 مترا و45 سنتيمترا يساوي نقاط متر واحد كم و5 أمتار و236 ملي يساوي نقاط متر 1 يساوي نقاط متر باء 640 مترا و 27 ديسيمتر و 8 ملم ناقص 320 مترا و 7 ديسيمتر و 24 سنتيمترا يساوي نقاط متر 5000 و وخمسة من الألف ناقص ثلاث سنتيمترا يساوي نقاط متر ثلاثة كم أنبوبا أي ماسورة يلزم لجر مياه بئر يبعد عن إحدى المدن تسعة كيلو مترات إذا كان طول الأنبوب ثلاث وستين سنتيمترا أربعة لف رجل سلكا حول قطعة من الأرض على شكل مثلث متساوي الأضلع طول ضلعه نصف كيلو متر واثنين وخمسة من عشر متر فإذا لفت سلك خمس لفات وكانت كلفة المتر منه أربعة من عشر ريال فما كلفه السلك خمسة دارت خلود حول محيط مستان مستطيل الشكل ثلاث دورات فاستغرقت ساعة وربع الساعة فإذا كانت تقطع 47 مترا في الدقيقة فكم مترا طول البستان إذا كان عرضه يساوي نصف طوله ستة إذا كان طول جرثوم التيفوئيد حم الأمعاء 30 مايكرون فما طولها الظاهري بواسطة مجهر يكبر 2500 مئة مرة ثاليا مقياس الطول الإنجليزية إن الوهجة الأساسية للطول في المقاييس الإنجليزية هي اليرد وهو بطول ثابت محفوظ في متحف ويستمانستر في لندن بدرجة 62 فهرنهايت، أي 16.7 درجة مئوية أجزاء اليرد الميل يساوي 1760 يارد اليارد يساوي ثلاثة أقدام القدم يساوي اثنى عشر بوصة اليارد يساوي اثنى عشر في ثلاثة يساوي ستة وثلاثين بوصة الميل يساوي الف وسبعمائة وستين في ثلاثة يساوي خمسة آلاف ومائتين وثمانين قدما. الرسل البياني انظره في صفحة مائة وأربعة وخمسين واليارد مضاعف هو الميل ويرمز احيانا للقدم بالإشارة بين قوسين فتحة توضع فوق عدد الأقدام وللبوصة بإشارة فتحتين توضع فوق عدد البوصات فتكتب مثلا اليارد يساوي ثلاثة وفوقها فتحة يساوي ستة وثلاثين وفوقها فتحتين أي يساوي ثلاثة أميال يساوي ستة وثلاثين بوصة ومن الملاحظ أن هذه المقاييس تتبع نظام الأعداد المنتسبة فإذا قيس طول قطعة من القماش فبلغت سبع يردات واثنين قدم وثمان بوصات فإنك تعلم أن العدد الدال على طولها يكتب بصورة عدد منتسب بالشكل ثمانية بوصة اثنين قدم سبعة يارد او ثمانية وفوقها فتحتين اثنان وفوقها فتحة سبعة وليس فوقها شيء تحويل الوحدات في المقاييس الانجليزيه مثال واحد حول الطول ثمان بوصات واثنين مير وسبعة يارد إلى أقدام ثم إلى بوصات الحل سبعة يارد يساوي 7 في 3 يساوي 21 قدم 8 بوصات يساوي 8 تقسيم 12 يساوي 2 على 3 قدم إذن الطول يساوي 21 زائد 2 زائد 2 على 3 يساوي 23 و2 على 3 قدم ولتحويل هذا الطول إلى بوصات نكتب 23 و2 على 3 في 12 يساوي 284 بوصة مثال اثنين ارض طولها 742 بوصة اوجد العدد المنتسب الدال على هذا الطول باليارد واجزائه الحل نحول البوصات الى اقدام 742 تقسيم 12 يساوي 61 والباقي 10 ياردات نحول الأقدام إلى يردات واحد وستين تقسيم ثلاثة يساوي عشرين والباقي واحد ميل إذن سبعمائة واثنان وأربعون بوصة يساوي عشرة بوصات وواحد ميل وعشرين مثال ثلاثة بائع لديه سلك طوله ثمان بوصات و واحد ميل وثلاثين ياردة. بعمله ثلاثة قطع أطوالها أربعة بوصات وواحد ميل وستة ياردات، واثنين بوصة واثنين ميلا وسبع ياردات، واحد بوصة واثنين ميلا وخمس ياردات، فما طول القطعة الباقية؟ أولاً. نجمع ما بيع بالترتيب الآتي: 4 زائد 2 زائد واحد بوصة يساوي 7 بوصات الأميال 1 زائد 2 زائد 2 يساوي 5 ميلا اليردات 6 زائد 7 زائد 5 يساوي 8 عشر يردا المجموع 7 بوصات وخمسة أميال وثمانية عشر ياردا ثاليا نستخرج من كل وحدة العدد الصحيح الذي تحتويه من الوحدات الأكبر منها فيكون سبع بوصات وخمسة أميال وثمانية عشر ياردا يساوي سبع بوصات واثنين ميلا وتسعة عشر ياردا ثالثا نطرح من طول القطعة الأولى مجموعة ما بيعملها مع الاقتراض أي الاستلاف من الوحدة الأكبر عند تعذر طرح عددي تلك الوحدة ثمانية بوصات واحد ميلا وثلاثين يردى سبع بوصات واثنين ميلا وثلاث عشر يردى على طول القطعة الباقية أي ثمان يردة وأربعة أميال وتسعة وعشرين يردا تحتها سبعة بوصات واثنين ميلا و عشر يردا على واحد بوصة واثنين ميلا وعشر يردا مثال أربعة انبوب أي ماسورة من الحديد طوله ثلاث بوصات وواحد ميلا وخمسة عشر يردا فما ثمنه إذا كان سعر قدم منه ست قروش. الحل: نحول العدد المركب ثلاث بوصات وواحد ميلا وخمسة عشر ياردا إلى أقدام. خمسة عشر في ثلاثة يساوي خمسة وأربعين، وثلاثة تقسيم اثنى عشر يساوي ربع قدم. إذن ثلاث بوصات وواحد ميلا وخمسة عصر أرضا يساوي ربع زائد واحد ميلا زائد خمسة وأربعين ميلا يساوي ستة وأربعين وربع قدما ثمر الأنبوب يساوي ستة وأربعين والربع يساوي مائتان وسبعة وسبعون وخمسة من عصر قرشا يساوي ثلاثة عشر وثمان بئة وخمسة وسبعين من الألف ريال مثال خمسة وزعت محسنة قطعة من القماش طولها سبع بوصات واثنين ميلا وتسعة عشر يردا على خمس فقيرات فما نصيب الواحدة منهم الحل نحول طول القطعة إلى بوصات أولا ثم نجري القسمة سبعة بوصات واثنين ميل واثنى عسرة يردى يساوي سبعة زائد بين قوسين اثنين في اثنين عشر زائد بين قوسين اثنى عشر في ستة وثلاثين يساوي سبعمائة وخمس عشرة بوصة نصيب الفقيرة يساوي سبعمائة وخمس عشرة تقسيم خمسة يساوي مائة وثلاثة وأربعين بوصة نصيب الفقيرة يساوي أحد عشر بوصة واثنين قدما وثلاث يرداد تمارين واحد ثمانية عشر بوصة يساوي نقاط قدم ثلاثين بوصة وأربعة أميال يساوي نقاط بوصة واحد ميل يساوي نقاط قدم أربعة بوصة وثمانية ميل يساوي نقاط قدم ثم ميل يساوي نقاط قدم ناقص ثلاثة ميل وأربعمائة ياردة يساوي نقاط ياردة ثمانمائة وثمانين ياردة يساوي نقاط ميل أربعة وعشرين ووصة والسعة أقدام واثنين ميلا يساوي نقاط ياردة اثنان ألف اجبع كل مما يأتي مع اختصار الناتج لأبسط ما يمكن عشر بوساط واثنين ميلا زائد ثماني بوساط وستة أميال اثنين ميلا وعشر زائد واحد ميلا وتسع ياردات تسع بوساط واثنين ميلا وخمس زائد واحد بوصة زائد واحد ميلا زائد ثلاثة يارد على ثمانية بوصات واثنين ميلا وستة يارد ب اطرح أربع بوصات وستة أميال ناقص اثنين بوصة وثلاثة أميال سبع ميلا وتسع ياردا ناقص ثمانية أميال وستة ياردا خمسة بوصة وواحد ميلا واثني عشر ياردا ناقص أربعة بوصة واثنين ميلا وتسع ياردات. ثلاثة حول كل من المقادير الآدية إلى ياردات. ستة وخمسة من عشر أميال بين قوسين سبعة أميال وستة عشر ياردا وستمائة واثنين عشر قدماً بين بوصة خمسة أميال وعشر ياردا وسبعة أقدام أربعة اشترت سيدة ثلاث قطع من الحبال طول الأولى ثمانية عشر بوصة واثنين ميلا وخمسة يردات وطول الثالية ثلاثة بوصات وواحد ميلا وأربعة يردات وطول الثالثة خمسة عشر بوصة وعشر ياردات احسب مجموعة ما بالبوصات ثم احسب ما تدفعه ثمن ما بالريالات إذا كان ثمن البوصة خمسة هلالات خمسة ملعب المربع الشكل طول ضلعه ست بوصات واثنين ميلا وخمسين يارد يراد إحاطته بحاجز من الشريط كلفة اليرد منه ثمان ريالات فكم يكلف ذلك؟ تاجر لديه قماش طوله ستة بوصات واثنين ميلا واثنين وثلاثين ياردا باع ثلثه بسعر اليارد سبعة وعشرين ريالا وباع القسم الباقي بسعر القدم عشر ريالات فما ثمن مبيع القماش كله سبعة أرض زراعية مستطيلة الشكل طولها ثمان بوصات واثنين ميلا ومائة وخمسة وعشرين ياردا وعرضها ست بوصات وواحد ميلا ومئة وثمانية وعشر ياردا أوقفت في سبيل الله ثم أحيطت بسياج كلفة اليارد منه عشر ريالات فكم ريالا كانت كلفة السياج ثالثا العلاقة بين مقاييس الطول المترية والإنجليزية لقد درست وحدات الطول في النظامين المتري والإنجليزي ورأيت أن النظام المدري يمتاز بأن العلاقة بين وحداته علاقة عشريه سهلة الحساب والتحويل لذلك تجد أن استعمالها أشمل وأعم في حين أن الوحدات الإنجليزية وإن كانت في طريقها إلى الزوال فإنها لا تزال مستعملة في بلاد كثيرة وفي عدد من أجهزة القياس العلمية والآلات الهندسية كما تجد أن أكثر الأدوات الهندسية تظهر مدرجه وفق النظامين لذلك فإننا بحاجة لمعرفة التحويل من نظام إلى آخر انظر شكل خمسة من الكتاب صفحة 159 تحويل الوحدات الإنجليزية إلى مترية وبالعكس واحد اليرض واحدا وتسعون وخمسة من عشرة سنتيمتر القدم ثلاثون سنتيمتراً وخمسة من عشرة البوصة اثنين وخمسة من عشر سنتيمترا الميل الف وستمائة وتسعة ومئة وثلاثة وأربعين من الألف متر الميل واحد وستة من عشر كيلو مترا اثنان المتر واحد وواحد من عشر يارد المتر ثلاثة وثلاثة من عشر أقدام والسنتيمتر أربعة من عشر بوصة والكيلومتر 625 من الألف ميل. مثال واحد. حول كل مما يأتي إلى أمتار. ثلاثة ميل. ست بوصة واثنين ميلا. الحل. ثلاثة ميل يساوي ثلاثة في مئة وثلاثة وأربعين ألف وستمائة وتسع. يساوي أربعة آلاف وثمانمائة وسبعة وعشرين وأربعمائة ودسعة وعشرين من الألف متر ست بوصة واثنين ميلاً يساوي اثنين وستة على ثنين عشر قدم يساوي اثنين ميلاً وخمسة من عشرة اثنين وخمسة من عشرة في ثلاثين وخمسة من عشرة سبعة وستين وخمسة وعشر من مئة سنتيمتر ستة وسبعين من مئة متر مثال اثنين اذكر بليارد ما يساويه كل من الأطوال الأهدية مئة ملي متر مئتين متر أربعمائة سنتيمتر ألف وخمسمائة ديسيمتر الحل نعلم أن المتر يساوي واحد واحد من عشرة يردا. المئة يساوي واحد من عشرة متر. واحد من عشر في واحد وا واحد من عشرة عشر من مئة ياردة. مئتين متر يساوي 200 في خمسة وثلاثين على اثنين وثلاثين يردل يساوي مئتين عشرة وخمسة من يردن. سنتيمترا يساوي 4 أمتار 4 في واحد وواحد من عشرة أربعة وأربعة من عشرة ياردات 1500 ديسيمتر يساوي مئتين وخمسين 150 مئة وخمسين في واحد وواحد من عشرة يردن يساوي 165 وخمسة ياردة مثال ثلاثة يسير هجام بسيارته بسرعة خمسين ميلاً في الساعة ويسير عدلان بسيارته بسرعة سبعين كيلو متراً في الساعة أيهما أسرع وما مقدار الفرق بين سرعتهما بالكيلو متر في الساعة الحل الميل ألف وستمائة وتسعة ومئة وثلاثة وأربعين من ألف متراً إذا سرعة هشام خمسين في ألف وستمائة و من الألف تساوي ثمانين و وخمسين, وخمسين من الألف متر. إذا ثمانين كيلومترا وستة وأربعين من مائة في الساعة. إذا سرعة هشام أكبر من سرعة عدنان. زيادة سرعة هشامل عن سرعة عدنان ثمانين وستة واربعين من مئة ناقص سبعين يساوي عشرة وستة واربعين من مئة كيلو متر في الساعة مثال اربعة المسافة بين مكة المكرمة والمدينة المنورة اربعمائة وخمسون كيلو متر اوجد هذه المسافة بالاميال الحل الكيلومتر يساوي خمسة على ثمانية أربعمائة وخمسون كيلومترا أربعمائة وخمسين في خمسة على ثمانية الميل يساوي مئتان وواحد وثمانون وخمسة وعشرون من مئة ميلا مثال خمسة قطعتا قماش سعر المتر من الأولى أربع ريالات وسعر الyard من الثانية 3.5 من عشرة ريالات فأي ارخص الحل نعلم أن اليارد واحد وتسعين وخمس من عشرة سنتيمترات عشرة من الألف متر وسعر المتر من القماش الأول يساوي أربعة ريالات إذن سعر و من عشرة ألف متر وهو طول الyard يساوي 915 عشر من الألف في أربعة يساوي ثلاثة ريالات، سعر اليارد من الأولى ثلاثة ريالات، سعر اليارد من الثانية هو ريالات أرخص ملاحظة، كان من الممكن معرفة سعر المتر من الثانية، فنقول المتر واحد وواحد من عشرة يارد، وسعر اليارد يساوي 3.5 من عشرة ريالات، سعر المتر من الثانية. ثلاثة وخمسة وثمانين من مئة ريالات، فالقماش الثاني أرخص من الأول. تمارين واحد املأ الفراغ في كل مما يأتي. ألف خمسة وعشرين ملليمتر يساوي نقاط سنتيمتر يساوي نقاط بوصة. ب أربعمئة وأربعون سنتيمترا يساوي نقاط متر يساوي نقاط يارد جيم 357 يارداً يساوي نقاط متر دال 3 على 4 ميلاً يساوي نقاط يارد يساوي نقاط متر ها 25 كيلو متراً يساوي نقاط ميل اثنان ألف سرعة سيارة ثمانين وخمسة من عشر كيلو مترا في الساعة أوجد هذه السرعة بالأميال في الساعة باء تندفع طائرة نفاثة بسرعة 450 ميلاً في الساعة فكم سرعة هذه الطائرة بالكيلومتر في الساعة؟ ثلاثة طائرة تطير على ارتفاع عشرة آلاف قدم وأخرى على ارتفاع 4560 متر فأيهما أكثر ارتفاع؟ أربعة اشترى عبد الله قطعة قماش بمبلغ أربعمائة وثلاثين ريالا بسعر المتر عشرين ريالا فما طول هذه القطعة بالياردات وبكم يبيع اليارد منها ليربح بها مائتين وعشرين ريالا خمسة أرض المستطيلة الشكل طول محيطها مائة وعشرين مترا فطولها يزيد عن عرضها أربعة أمتار فما بعدها بالأمتار أولا ثم بالياردات وأجزائها ستة سباح يقطع ثلاثة أميار في الساعة ويقطع سباح آخر اثنين كيلو متراً في عشرين دقيقة فأيهما أسرع ومن الفرق بين سرعتينهما بالكيلو متر في الساعة سبعة سافرت سلمة من الرياض إلى مكة لأداء خريضة الحج فقرأت لوحة في الطريق كتب عليها مكة أربعمائة كيلومتر. احسب كم من الزمن بقي لوصولها إلى مكة إذا كانت السيارة التي تركبها تسير بسرعة ستين ميلا في الساعة الباب السادس مقاييس المساحة مقاييس المساحة المترية الفرنسية مفهوم المساحة نعلم أن السطوح تختلف باتساعها وأشكالها ومقدار اتساع السطح هو ما نسميه مساحة السطح وإذا وازمت بين المستطيلين ألف وباء شكل ستة فإنك تلاحظ أن مساحة ألف أكبر من مساحة ب إذ يمكنك أن تحمل المستطيل ب وتضعه على المستطيل ألف فاتضعه لك ذلك أما الموازنة بين المساحتين جيم ودال في الشكل سبعة فلا يمكن إجراءها بنفس سهولة السابقة. فلقد سمنا كل من الشكلين إلى مربعات متساوية في المساحة يساوي كل منها حا شكل ثمانية. ثم عددناها في كل من الشكلين لوجدنا لو أن عددها في الشكل جيم أكبر. فمساحة جيم أكبر من مساحة دال. تأكد من ذلك. انظر الشكل ستة. و سبعة وثمانية في الصفحتين 165 و166. ملاحظة: عندما اخترنا مربعا صغيرا حا وحسبنا عدد المربعات التي تضمنها كل من الشكلين جيم ودال، قمنا بعمل يسمى قياس المساحة. والمربع حا الذي اخترناه يمكن أن يعتبر وحدة القياس. أما عدد المربعات فهو مقدار مساحة الشكل جيم أو دال عندما تقاس بالوحدة حاء وحدة قياس المساحة إذا رسمنا مربع طول ضلعه وحدة قياس الطول فإن مساحته تكون وحدة قياس المساحة وعلى هذا فإن المربع الذي طول ضلعه واحد متر مساحته واحد متر مربع. والمربع الذي طول ضلعه 1 يارد مساحته 1 يارد مربع والمربع الذي طول ضلعه 1 سنتيمتر مساحته 1 سنتيمتر مربع والمربع الذي طول ضلعه 1 بوصة مساحته 1 بوصة مربع مقاييس المساحة المترية إن وحده قياس المساحة في النظام المتري هي المتر المربع وهو مساحة مربع طول ضلعه واحد متر، وإن للمتر المربع ثلاثة أجزاء وثلاثة أضعاف هي الأجزاء ديسي متر مربع، الأضعاف ديكامتر المربع السنتيمتر المربع، الأضعاف الهكتومتر المربع، المليمتر المربع، الأضعاف الكيلومتر المربع، الأجزاء متر مربع يساوي مئة ديسيمتر مربع. المضاعفات كيلو متر مربع يساوي مليون متر مربع. متر مربع يساوي عشرة آلاف سنتيمتر مربع. المضاعفات الهكتومتر مربع يساوي عشرة آلاف متر مربع. المتر مربع يساوي مليون ملي مربع المضاعفات ديكا متر مربع يساوي مئة متر مربع انظر الشكل في الصفحة 167 العلاقة بين وحدات المساحة المترية ارسم مربع طول ضلعه واحد دي سيمتر فتكون مساحته واحد دي سمتر مربع شكل تسعة قسم كل من أضلاعه إلى عشرة سنتيمترات ثم صل نقاط التقسيم عد المربعات الحاصلة تجد أن عددها عشرة في عشرة يساوي مئة مربع مساحة كل منها واحد سنتيمتر مربع أي أن واحد ديسيمتر مربع يساوي 100 سنتيمتر مربع الشكل 9 في الصفحة 168 وكذلك نجد أن 1 سنتيمتر مربع يساوي 100 ممتر مربع. مربع, مربع واحد 1 مربع يساوي 100 سمتر مربع 1 مربع يساوي 100 ديسيمتر مربع يساوي عصرة ألاف سنتيمتر مربع واحد كيلو متر مربع يساوي مليون متر مربع وهكذا التحويل بين وحدات المساحة المترية أرف التحويل من وحدات كبرى إلى وحدات صغرى مثال حول أربعة و ثلاثة آلاف ومئتين وستة عشر من عشرة كيلومتر مربع إلى أمتار مربعه الحل 4 و 3216 ومئتين وستة عشر من العشرة كيلومتر مربع يساوي 4 و 3216 في ألف مربع يساوي. أربعة وثلاثة الامر يجب وستة يكون من العشرة يجب في مليون يساوي أربعة مليون وثلاث مائة هناك وعشرين ألف وستمائة متر هناك مثال حول من وحدات إلى وحدات مثال حول 7845 ديسيمتر مربع يساوي 7845 تقسيم عشرة مربع يساوي 7845 تقسيم 100 يساوي 7845 متر مربع تطبيق حول إلى متر مربع كل من المساحات الاتيه 64.85 وخمسة وثمانين مربع، اثنان مليون ثلاث متر مربع،, مربع. 473.210 وثلاثة ديسي متر مربع. ثلاثة مليون ثلاثمائة واحد وثمانين سنتيمتر مربع. الحل 64.85 وستون من المئة كيلومتر مربع يساوي أربعة من المئة في ألف مربع يساوي نقاط متر مربع. اثنان مليون وثلاثمائة واحد مربع يساوي 2.351.600 تقسيم نقاط يساوي نقاط متر مربع 473.210 وثلاثة مربع يساوي نقاط, يساوي نقاط متر مربع ثلاثمائة واحد وثمانون ألفا وأربعمائة سنتيمتر مربع يساوي نقاط يساوي نقاط متر مربع قراءة وكتابة مقاييس المساحات أمثلة واحد مليون وستمئة وثلاثة وخمسين ألفا ومائتين وخمسة وسبعين ملليمتر مربع يساوي ستة عشر ألفا وخمسمائة واثنين وثلاثون وخمسة وسبعين من مئة سنتيمتر مربع لاحظ الفاصلة يساوي مئة وخمسة وستون الفا وثلاثة آلاف وماتين وثمسة وسبعين من عصرة آلاف ديسيمتر مربع يساوي واحد فاصلة 653275 متر مربع. ويمكن قراءة ذلك واحد متر مربع وخمسة وستين ديسيمتر مربع واثنين وثلاثين سنتيمتر مربع وخمسة وسبعين مليمتر مربع. وكذلك 12.75 فاصلة خمسة وسبعين من كيلومتر مربع يساوي. عشر مليون و75 ألف متر مربع ويقرأ 12 كيلو متر مربع و75 ألف متر مربع ملاحظة هامة عند التحويل من وحدة إلى أخرى يمكن نقل الفاصله العصرية يمينا أو يسارا بعد الأصفار المحددة لكل مربع وحدة تدريب واحد حول بمجرد النظر إلى سنتيمتر مربع كلا مما يلي من متر مربع 4520 ديسيمتر مربع 6 كيلومتر مربع فاصلة حول بمجرد نظر إلى كيلو متر مربع كلا مما يلي 6525 مليون سنتيمتر مربع 975 مليون و ديسي متر مربع 127 مليون 504 متر مربع مقاييس مساحة الأراضي الزراعية إن وحدة قياس مساحة الأراضي الزراعية في النظام المتري هي الار الار يساوي مئة متر مربع ونرمز له بالرمز آ يعني ألف فوقه علامة مد وله ضعف واحد هو الهكتار ها بين قوسين ها ألف فوقه علامة مد يساوي مئة آ يساوي عشرة ألف متر مربع وجزء واحد هو سنتي آر بين قوسين ثين آ يساوي صفر آر وواحد من مئة يساوي واحد متر مربع أمر الرسم البياني في صفحة 171 100 سنتي ار 100 ار هكتار تدريب واحد حول واحد كيلومتر مربع الى هكتار ثم الى ار اثنان كم سنتي ار يوجد في خمسة من عشر هكتار ثلاثة ما ثمن ثلاثة هكتار من الأرض إذا علمت أن ثمن المتر المربع منها يساوي خمسين ريالا أربع املأ الفراغ فيما يلي خمسة وسبعون ألف متر مربع يساوي نقط هكتار أربعة هكتارا أربعة هكتارا يساوي نقاط أهر 4325 ار يساوي نقاط هكتار 7 هكتار يساوي نقاط سنتي ار 18530 سنتي ار يساوي نقاط هكتار 2 هكتار و4 ار و5 سنتي ار يساوي نقاط R. يساوي نقاط سنتي ار خمسة هكتار وستة وثلاثين آر وعشرين سنتي آر يساوي نقاط متر مربع ملاحظة هناك وحدة لقياس مساحة الأراضي الزراعية وهي الدونم تستعمل في بعض المناطق الدونم ألف متر مربع يساوي عشر آر تدريب واعد حول إلى دونم 350R 1500 سنتي R 750 هكتار 4500 متر مربع اثنان املاي الفراغ فيما يأتي 150 دولم يساوي نقاط R 4500 دونم يساوي نقاط هكتار 6.4 دولم يساوي نقاط متر مربع أحد عشر يساوي نقاط كيلومتر مربع. تمارين ذهنية واحد كم متر مربع في كل من اثنين كيلومتر مربع خمسة وعشرين هكتارا مئتين وخمسين سنتي آر. اثنان كم مربع في كل من ثلاثة وخمسة من متر مربع خمسة سنتي آر. ثلاثة أر ثلاثة حقلان أحدهما مربع الشكل طول ضلعه عشرين مترا والآخر مستطيل بعداه ثلاثون مترا وعشرة أمتار فما الفرق بين مساحتيهما بالآر تمارين واحد اكتب المقدار الآتية بالمتر المربع ثم حوله إلى هكتار خمسة كيلو متر مربع ستة در وثلاثون ألفا وسبعمائة وثمانين متر مربع سبعة عشر مليونا ومئتين وخمسة وثلاثين ألف سنتيمتر مربع اثنان حول كل مما يأتي إلى دونمات اثنى عشر ألفا ستمائة وخمسة وثلاثين متر مربع ثمانمائة واحد وستون ألفا وتسعمائة هكتار ستة عصرة وثنين وثلاثين من مئة كيلو متر مربعة ثلاثة أوجد حاصل جامعي ما يلي مقدرا بالمتر مربع. اثنان وثمان مئة وخمسة وسبعين من الألف هكتار زائد ستة وثلاثين وخمسة وعشرين من مئة أر زائد مئة وخمسة وعشرين سنتي أر يساوي نقاط متر مربع. أربعة قطعتا أرض مساحتهما معا أربعة واثنين وستين من مئة كيلو متر مربع تزيد مساحة احداهما عن الأخرى 40 هكتارا احسب مساحة كل منهما بالمتر مربع ثم بالأر خمسة صالة المستطيلة الشكل طولها عشرة أمتر وعرضها ستة أمتر يراد رصفها ببلاط مربع طول ضلع البلاطة 25 سنتيمتر احسب كلفة وصف في الصالة إذا كانت كلفة كل مئة بلاطة أربعين ريالا ستة معين مساحته مئتين وأربعين سنتيمتر مربع وطول أحد قطري ثلث القطر الآخر أوجد طول كل منهما بالمتر سبعة شبه منحرف مساحته 1752 ديسي مربع ومجموع قاعدتي 14 و 6 من 10 مترا وطول قاعدته الكبرى يزيد 220 سنتيمتر على طول القاعدة الصغرى فما طول كل من قاعدتيه وما طول ارتفاعه بالأمتار ثمانية نافذة على شكل مستطيل تعلوه نصف دائرة قطرها ينطبق على عرض المستطيل. فإذا كان عرض النافذة 840 ملليمتر وارتفاعه 2.5 مترا, متراً عدا نصف الدائرة، فاحسب مساحة النافذة مع نصف الدائرة. 9 باع مزارع قطعتي أرض مساحة الأولى 100 هكتار. والثانية خمسمائة دونم بسعر المتر المربع خمس ريالات واشترى بثمنها قطعة ثالثة بسعر الدونم الف ريال فكم هكتارا مساحة الأراضي التي اشتراها ثانيا مقاييس المساحة الإنجليزية وحدة المساحة في هذه المقاييس اليارد المربع وهو مساحة مربع طول ضلعه واحد يارد واليارد المربع جزءاً القدم المربعة والبوصة المربعة وله مضاعف هو الميل المربع تدريب. عارف كل من أجزاء اليرد المربع وأضعافه على الشكل الآتي. القدم المربعة هي مساحة مربع طول ضلعه واحد قدم. البوصة المربعة هي مساحة نقط طول ضلعه نقط. الميل المربع هو مساحة نقط طول ضلعه نقط. العلاقة بين الوحدات الإنجليزية للمساحة لو رسمنا مربعا طول ضلعه واحد يارد وقسمنا كل ضلع من أضلعه إلى ثلاثة أقسام متساوية ووصلنا نقاط التقسيم شكل عشرة لوجدنا تسع مربعات ما طول ضلع المربع الواحد ما مساحة المربع الواحد انظر الشكل رقم عشرة صفحة 175 ينتج لديك مما سبق وبمناقشة مماثلة أن اليارد المربع يساوي 3 في 3 يساوي 9 أقدام مربعة القدم المربعة يساوي 12 في 12 يساوي 144 بوصة مربعة اليارد المربع يساوي 144 في 9 يساوي 1296 بوصة مربعة الليل المربع يساوي 1760 في 1760 يساوي 3.97.600 يارد مربع انظر الرسم البياني في صفحة 176 التحويل بين الوحدات الانجليزيه للمساحة مثال واحد حول ما يلي إلى بوصات المربعة خمسة وأربعون بوصة مربعة، اقدام أقدام مربعة، سبعون ياردة مربعة. الحل: سبعون ياردة مربعة يساوي سبعين في ألف ومئتين وستة مربعة يساوي تسعين ألف مربعة. مربعة تساوي سبعين في مئة وأربع وأربعين مربعة يساوي ألف وثمانية مربعة. خمسة وأربعون بوصة مربعة سبعة أقدام مربعة سبعون يردى يساوي خمسة وأربعين زائد ألف وثمانية زائد تسعون ألفا وسبعمائة وعشرين يساوي واحد وتسعون ألفا مثال اثنان حول ما يلي إلى يردات المربعة المقربة إلى ثلاثة أرقام عشرية ستة وثلاثون بوصة مربعة، ثمانية أقدام مربعة، ثلاثة عشر ياردة الحل: 36 وثلاثون بوصة مربعة يساوي 36 وثلاثين تقسيم 1296 وستة تساوي 0 ومائتين وسبعة وسبعين من عشرة ألف. إذن صفر من الف يارد مربعا 8 اقدام المربع تساوي 8 تقسيم 9 يارد مربع تساوي 0 ثمانيه من عشره ألف إذن صفر من 1000 يارد مربع ستدروا ثلاثون بوصة مربعة، ثمانية وأربعين مربعة، ثلاثة عشر ياردة تساوي صفر و وعشرين من الألف زائد صفر ثمانمائة من ألف زائد 13 عشر يساوي ثلاثة عشر وتسعمائة عشر من الألف ياردة المربع مثال ثلاثة مستطيل طوله. اثنين بوصة وخمس وعرضه واحد بوصة واربع يارداد فما مساحته الحل نحول بعدي المستطيل الى نفس الوحدة ولتكن القدم فيكون الطول اثنين بوصة وخمس يارداد يساوي خمسة في ثلاثة زائد اثنين يساوي سبعة قدم العرض واحد بوصة واربع يارداد يساوي 4 في ثلاثة زائد واحد يساوي قدمًا، فمن ساحة المستطيل تساوي 17 عشر في ثلاثة عشر يساوي مئتين واحد وعشرين قدمًا مربعًا يساوي مئتين تقسيم 9 يساوي أربعة وعشرين ياردة وخمسة أقدام مربعة. تمارين. 1- حول ما يلي إلى أقدام المربعة مقربا إلى ثلاثة أرقام عشرية 125 بوصة مربعة وثمانية أقدام المربعة وست يردات المربعة 22 بوصة مربعة و37 قدم المربعة وخمس ياردات مربعة. 9 بوصات مربعة وستة عشر يردات مربعة. 2- حول ما يلي إلى بوصات المربعة 29 بوصة مربعة و36 قدم المربعة و2 مربع اثنين 72 بوصة مربعة و43 قدم المربعة و1 ياردا مربعا 3 أرادت سيرة أن تخيط ثوما من الحرير فاحتاجت لذلك قماشا طوله 2 بوصة و5 وعرضه خمسون بوصة فكم ريالا يكلف هذا القماش إذا كان ثمن البوصة المربعة منه قرشين أربع قطعة أرض المربعة الشكل طول ضلعها ستة أقدام واثنين بوصة وثلاثة عشر يردا احسب أولا محيطها بالأقدام ثانيا مساحتها بالأقدام المربعة خمسة عرفة مستطيلة الشكل طولها أربع يردات وعرضها ثلاثة وخمسة من عشر يردات يراد فرش أرضها ببلاط المربع الشكل طول ضلع البلاط السيطير بوصات وثمنها نصف ريال احسب ثمن البلاط اللازم لها ثالثا العلاقة بين مقاييس المساحة المترية والإنجليزية لما كان اليرد يساوي 32 على 35 فان اليارد المربع يساوي اثنين وثلاثين على خمسة وثلاثين في اثنين وثلاثين على خمسة وثلاثين يساوي ألف وعشرين على ألف ومائتين وخمسة وعشرين متر مربع يساوي صفر وثمان وثلاثين من ألف متر مربع ويكون المتر المربع يساوي ألف ومائتين على ألف وأربعة وعشرين يارد مربع يساوي واحد ومئة وستة وتسعين من ألف يارد مربع وبما أننا نعلم العلاقة بين وحدات المساحة الإنجليزية وبين وحدات المساحة المترية فإنه يمكن أن نكتب القدم المربع تساوي 0.836 من الألف تقسيم تسعة يساوي 0.93 من ألف متر مربع البوصة المربعة تساوي 0.836 وثلاثين من الألف تقسيم تسعة في مئة وأربعة وأربعين يساوي ستة وأربعمائة وواحد وخمسين من ألف سنتيمتر مربع انظر الشكل الرقم أحد عشر في الصفحة مئة وثمانين الميل المربع واحد وستمائة وتسعة من الألف في واحد وستمائة وتسعة من ألف يساوي اثنين و59 وخمسين من مئة كيلو كيلومتر مربع. المتر مربع واحد وتسعة من مئة في واحد وتسعة من مئة يساوي واحد وتسعة عشر من 100 يارد مربع. السنتيمتر المربع يساوي واحد على ستة واحد وخمسين من الألف يساوي صفر ومائة وخمسة وخمسين من الألف بصف مربعة. الكيلومتر المربع يساوي واحد على اثنين وتسعة وخمسين من مئة يساوي صفر وثلاثمائة وستة وثمانين من الألف ميلا مربع. مثال واحد لدى رجل حديقة مساحتها تسعة وثمانون بوصة مربعة أقدام وسبعة وثلاثون يارد فما مساحت هذه الحديقة بالأمتار المربعة لارض المربعة يساوي صفر وثلاثين من ألف متر مربع، القاده المربعة تساوي صفر وتسعين من ألف متر مربع، المتوسط المربعة تساوي صفر وستمائة وخمسة من مليون متر مربع. الحل. لتحويل من الحديقه الحقيقة إلى أمتار مربعة نحول كل وحدة منها على حدة 437 يردى المربع تساوي 437 في و من الألف تساوي 365 مترا مربع و 332 من الألف ثلاثه وقضم المربعه تساوي ثلاثة في صفر وثلاثة وتسعين من ألف تساوي صفر من الألف متر مربع. تساوي في 0 من مليون تساوي 0 من الألف متر مربع. مساحة الحديقة تساوي 365 و332 من الألف زائد 0 و279 من الألف زائد 0.57 من الألف تساوي 365 و668 من الألف متر مربع مثال 2 قطعة أرض المساحة الأولى 16720 متر مربع ومساحة الثانية ستة وعشرين ألفاً فأيهما أكبر وما مقدار الفرق بينهما بالأمتار المربعة؟ الحل نحول الياردة المربعة إلى أمتار مربعة. ستة وعشرون ألفاً تساوي ستة وعشرين ألفاً في صفر من الألف يساوي. 22395 وعشرين 604 من الألف متر مربع. إذن فالأرض الثانية أكبر. الفرق يساوي اثنين وعشرين 604 من الألف ناقص 16720 يساوي 5675 وستة مائة من الألف متر مربع حل آخر ستة عشر مربع يساوي عشر في واحد من الألف يساوي تسعة و من الألف المربع الأرض الثانية أكبر من الأولى الفرق يساوي 6791 من مئة ياردة مربعا تساوي و من مئة في 0836 من الألف تساوي 5678 مترا مربعا ويلاحظ أن الفرق بين الجوابين ناتج عن تقريب الأجزاء العسرية عند التحويل تمارين واحد اكمل ما ياتي 13 بوصه مربعه تساوي نقاط سنتيمتر مربع 8 كيلومترا مربعا تساوي نقاط ميل مربعا وعشرون ميلا مربعا ميلا تساوي نقاط كيلومتر مربع متر مربع يساوي نقاط يارد مربع مربع تساوي نقاط متر مربع سنتيمترات مربعة تساوي نقاط بوصة مربعة اثنان حول كل مما يأتي إلى أمتار المربعة ثلاثة وستون بوصة مربعة واثنان وستون قدم المربعة وعشون يرد المربعة ستة عشر بوصة مربعة ثمانية واربعون قدم المربعة ثلاثة عشر يرد المربع ثلاثة مدرسة فيها ثمانية فصول دراسية وإدارية مساحة كل منها 28.5 من متر مربع وملعب مساحته 1650 متر مربعا، ومسجد مساحته 70 متر مربع فما مساحة الأرض التي تشغلها المدرسة بالياردات المربعة بين قوسين يعتبر سمك الجدران ضمن الأبعاد المعطة أربعة حجرة مستطيلة الشكل طول محيطها من الداخل أربعين مترا وعرضها ينقص عن طولها أربعة أمتار يراد فرشها ببساط كلفه اليارد المربع منه أربعة وستون ريالا فكم يكلف ذلك؟ الباب السابع مقاييس الحجم أولا مقاييس الحجم المدرية تعلم أن وحدة قياس الحجم هي حجم مكعب طول حرفه وحدة قياس الطول والوحدة الأساسية لقياس الحجم في النظام المتري هي المتر المكعب وهو حجم مكعب طول حرفه متر واحد والمتر المكعب ثلاثة أجزاء وثلاثة أضعاف هي الديسيمتر المكعب ضعفه متر المكعب السنتيمتر سنتيمتر مكعب ضعفه الهكتومتر المكعب المليمتر المكعب ضعفه الكيلومتر المكعب الاجزاء ديسيمتر مكعب يساوي 1000 ديسيمتر مكعب المضاعفات الكيلومتر المكعب يساوي مليار متر مكعب المتر المكعب يساوي مليون سنتيمتر مكعب الهكتومتر المكعب يساوي مليون متر مكعب المتر المكعب يساوي مليار ملي متر مكعب الديكامتر المكعب يساوي ألف متر مكعب تدريب عرف كل من أجزاء المتر بالطريقة التالية الديسيمتر المكعب هو حجم المكعب طول حرفه ديسمتر واحد السنتيمتر المكعب هو نقاط وهكذا نقاط العلاقة بين وحدات الحجم المترية إذا كان لدينا مكعب حجمه واحد متر مكعب أي أن طول حرفه متر وعرضنا رسم قاعدته بمكعبات صغيرة حجم الواحد منها واحد ديسي متر مكعب انظر الشكل الثاني عشر صفحة مائة وخمسة وثمانين فإن عدد المكعبات اللازمة لذلك هو عشرة في عشرة يساوي مائة مكعب ديسي متر مكعب وإذا أردنا ملء المكعب الأصلي مثل هذه المكعبات الصغيرة لازمنا عشر طبقات كالطبقة التي غطت سطح القاعدة فيكون عدد المكعبات اللازمة يساوي 10 في 10 في 10 أي أن المتر المكعب يساوي 1000 ديسي متر مكعب مثال واحد اكتب المقادير الآتية بالمتر المكعب 1.25% كيلو متر مكعب 385 ديسي متر مكعب 5122 سنتيمتر مكعب. الحل واحد وعشرين من كيلومتر مكعب يساوي واحد وخمسة من مائة في ألف مكعب يساوي واحد وخمسة من مائة في مليار يساوي مليار ومئتين وخمسين مليونا متر مكعب. 385 وخمسة وثمانين ديسيمتر مكعب يساوي 385 تقسيم 10 مكعب يساوي 385 تقسيم 1000 يساوي صفر من الألف متر مكعب 5122 سنتيمتر مكعب يساوي 5122 تقسيم 100 مكعب يساوي خمسة تقسيم مليون يساوي صفر و خمسة من مليون متر مكعب. مثال اثنان. يراد حفر حوض للماء في أرض ترابية بحجم 120 متر مكعب. فكم يكلف نقل التراب المستخرج منها؟ علما بأنه يزيد عند حفرة بمقدار 1 على 6 حجمه وأن أجرة نقل السيارة التي تسع 3500 ديس متر مكعب من التراب المحفور 18 ذيالة الحل زيارة حجم التراب عند الحفر يساوي 120 في 1 على 6 يساوي 20 متر مكعب حجم التراب بعد الحفر يساوي 120 زائد 20 يساوي 140 متر مكعب. سعة السيارة يساوي 3500 تقسيم 1000 يساوي 3.5 متر مكعب. عدد السيارات الناقلة يساوي 140 تقسيم 3.5 يساوي 40 سيارة. أجرة نقل التراب ساوي أربعين في ثمانية عشر يساوي سبعمائة وعشرين ريال تمارين واحد اكتب كل من المقادر الآتية بالديثمتر المكعب ثلاثمائة وعشرين متر مكعب الف وثمانمائة سنتيمتر مكعب مئتان وخمسة واربعون الف ملي متر مكعب اثنان املأ الفراغ في ما 25 سنتيمتر مكعب و 310 ديسيمتر مكعب و 7 متر مكعب يساوي نقاط ديسيمتر مكعب يساوي نقاط متر مكعب 275 متر مكعب زائد 318 سنتيمتر مكعب زائد 10 ديسيمتر مكعب يساوي نقاط دي سي متر مكعب ثلاثة خزان للماء جوفه بشكل متوازي المستطيلات طول قاعدته أربعة أمتار وعرضها ثلاثة وخمسة من عشر متر وارتفاعه اثنان وخمسة من عشر متر فإذا كان الماء فيه يصل إلى ثلاثة على خمسة ارتفاعه ففي كم من الزمن يمتلئ هذا الخزان؟ إذا فتح علي صنبور يصب 14 ديسيمتر مكعب في الثانية أربعة صفيحة بنزين بشكل متوازي مستطيلات قاعدته مربع طول ضلعه 2 ديسيمتر وارتفاعه 40 سنتيمتر أحسب حجم الصفيحة ثم إذا أفرغ فيها 4800 سنتيمتر مكعب من البنزين فاحسب إلى أي ارتفاع يصل البنزين. خمسة صنبور يصب في الدقيقة 185 ديسيمتر مكعب من الماء في حوض. فبعد كم ساعة يمتلي هذا الحوض إذا كانت سعته 555 متر مكعب؟ ستة المساحة الكلية لموشور ثلاثي قائم 512. سنتيمتر مكعب وقاعدة المشور مثلث متساوي ساقين طول أحد ساقيه عشرة سنتيمترات وطول قاعدته اثناء عشر سنتيمترا وارتفاعه المتعامد معها ثمانية سنتيمترات احسب حجمه بالديسيمترات المكعبة سبعة اذا كان وزن كل ديسيمتر مكعب من الحديد يساوي ستة وخمسة وثلاثين من 100 كيلو جرام فما هو وزن كرة منه نصف قطرها ثلاثة وخمسة من عشر سنتيمتر؟ طا يساوي اثنين وعشرين على سبعة. ثمانية عمود من الخشب قاعدته مستطيلة طولها ثلاثة ديسيمتر وعرضها خمسة عشر سنتيمتر وارتفاع العمود أربعة أمتار فما هو حجمه؟ وكم يبلغ وزنه إذا كان وزن ديسيمتر مكعب منه؟ تسعمائة وستين غرامة تسعة مستودع للبنزين بشكل متوازي مستطيلات طوله أربعة أمتار وعرضه خمسة عشر ديس متر وارتفاعه ثلاثة أمتار فما حجم ما يحويه من البنزين إذا كان مملوءا حتى اثنين على ثلاثة ارتفاعه وما ثمن ما يحتوي عليه إذا كان ثمن الصفيحه التي فيها ثمانية عشر ديسيمتر مكعب منه أربع ريالات بين قوسين يهمل ثمن الصفائح الفارغة عشرة كم حجرا يلزم لبناء جدار طوله ثمانية أمتار وارتفاعه ستة أمتار وسنكه أربعين سنتيمتر إذا كانت أبعاد كل حجر ثلاثة ديسيمتر وخمسة وعشرين سنتيمتر واثنين ديسيمتر بين قوسين يهمل سمك الأزمنت الموضوع بين الأحجار. الحادي عشر مستودع مملوء بالبترول على شكل طوانيات دائرية قائمة نصف قطر قاعدتها سبعة أمتار وارتفاعها خمسة عشر مترا. شحنت من ناقله بترول بمعدل خمسة وعشرين برميلا في الدقيقة خمسة عشر مترا. شحرت منه ناقلة بترول بمعدل 25 برميلا في الدقيقة ولمدة 9 ونصف ساعة مقدار ما تبقى من المستودع بالبراميل وبعد كم من الوقت ينفذ الباقي إذا سحب بنفس المعدل السابق بين قوسين اعتبر برميل يساوي 160 ديس مكعب الجواب 15 في 25 على 2 برميلة سبعة ونصف دقيقة ثانيا مقاييس الحجم الإنجليزية أن وحدة قياس الحجوم في المقاييس الإنجليزية هي اليارد المكعب واليارد المكعب هو حجم مكعب طول حرفه يارد واحد ومن أجزاء اليارد المكعب القادم المكعبة والبوسط المكعبة انظر شكل ثلاث عشر صفحة 189 وهي جميعا ترتبط بالعلاقات الآتية القدم المكعبة تساوي 12 في 12 في 12 يساوي 1728 بوصة مكعبة الارض المكعب يساوي 36 في 36 في 36 يساوي 46656 بوصة مكعبة أهلي المكعب يساوي ثلاثة في ثلاثة في ثلاثة يساوي سبعة وعشرين قدم مكعبة. انظر الرسم البياني صفحة مئة مثال واحد. ما حجم متوازي المستطيلات أبعاده ثلاثة أقدام واثنين بوصة وثلاث ياردات؟ سبعة أقدام واحد ياردة ثمانية أقدام واحد بوصة اثنين ياردة الحل نحسب أطوال الأبعاد بنفس الوحدة البوصة مثلا البعض الأول يساوي ثلاثة زائد بين قوسين اثنين في اثنين عشر زائد بين قوسين ثلاثة في ستة وثلاثين يساوي مئة وخمسة وثلاثين بوصة البعض الثاني سبعة زائد بين قوسين واحد في ستة وثلاثين يساوي ثلاثة البعض الثالث يساوي ثمانية زائد بين قوسين واحد في اثني عشر زائد بين قوسين اثنين زائد ستة وثلاثين يساوي اثنين حجم متوازي المستطيلات يساوي 135 في 43 في 92 يساوي خمس مئة وستين بوصة مكعبة يساوي خمس مئة وثلاثون وستين تقسيم 1728 يساوي 309 و 625 من العشرة آلاف قدم مكعبة. ولكن 3625 من العشرة آلاف أقدام مكعبة تساوي 309 قدم مكعبة و 108 بوصة مكعبة ولكن 309 أقدام مكعبة تساوي 309 تقسيم 27 يساوي 11 عصر يردر مكعبا والباقي 12 عصر قدما مكعبة إذن حجم متوازي المستطيلات هو 108 بوصة مكعبة اثنى عشر قدم المكعبة احد عشر يرد المكعبة مثال اثنين حجرة بشكل متوازي المستطيلات طولها 25 وعشرون قدما وأربع بوصات وعرضها أربعة عشر قدما وستة بوصات وارتفعها أربع يردات وقدمان، وضع بداخلها عصو سناديق كل منها على شكل متوازي المستطيلات، طوله ثلاثة أقدام وتسع بوصات وعرضه واحد يارد وأربع بوصة وارتفاعه ستة أقدام وثمانية بوصات أحسب الحجم الباقي من الحجرة الحل نحسب حجم كل من الحجرة والصندوق بالبوصات المكعبة كما يلي. طول الحجرة يساوي خمسة وعشرين في اثنى عشر زائد بوصات عرض الحجرة يساوي عشر في 12 زائد 6 يساوي 174 بوصة ارتفاع الحجرة يساوي 4 في 36 زائد 2 في 12 يساوي 168 بوصة حجم الحجرة يساوي 304 في 174 في 168 يساوي 8 مليون و 528 بوصة مكعبة طول صندوق يساوي 3 في 12 زائد 9 يساوي 45 بوصة عرض الصندوق يساوي واحد في 36 زائد 4 يساوي 40 بوصة ارتفاع الصندوق يساوي 6 في 12 زائد 8 يساوي 80 بوصة حجم الصندوق الواحد يساوي 45 في 40 في 80 يساوي 144 ألف بوصة مكعبة حجم الصناديق يساوي في عسر يساوي 1.440.000 بوصة مكعبة الحجم الباقي 8.856 1528 ناقص مليون يساوي سبعة ملايين وأربعمائة بوصة مكعبة. تمارين واحد ألف حول سبعة ملايين وأربعمائة بوصة مكعبة. إلى يردات المكعبة وأجزائها. ب. حول المقدار 200 بوصة مكعبة، مئة وخمسة وخمسين قدم مكعبة، 24 وعشرين ياردة مكعبة إلى أقدام مكعبة. اثنان. مستودع زيت بشكل متوازي مستطيلات طوله من الداخل أربعة أقدام وست بوصات وعرضه. ثلاثة أقدام وأربع بوصات وارتفاعه قدمين وخمسة بوصات احسب سعته بالأقدام المكعبة وسطحه الجانبية من الداخل ثلاثة مخزن للحبوب أصطواني الشكل ارتفاعه سبع بوصات ونصف قطره من الداخل ستة أقدام واثنين بوصة احسب حجمه بالأقدام المكعبة وسطحه الجانبية من الداخل أربعة حجرة بشكل متوازل المستطيلات طولها ثمانية عشر قدما واثنين بوصة وثماني يرداد وعرضها ستة أقدام وواحد بوصة وأربع يرداد وارتفاعها تسعة أقدام وخمسة يرداد أحسب كم كيسا من القمح يمكن أن يخزن فيها إذا كان الكيس الواحد يتسع لواحد ونصف يرد مكعب من القمح خمسة صاروخ يحوي اثنين قدم المكعبة وسبعة وثلاثين بوصة مكعبة من مادة مولدة للغاز أكسوجين سائل زائد بزموث أوجد حجم الغاز المنطلق إذا كانت كل اثنين بوصة مكعبة تعطي ثلاثمائة ياردة مكعبة من الغاز ستة حجرة على شكل متوازي مستطيلات طولها ستة أقدام لها بوصة وسبعة ياردات ونسبة طولها إلى عرضها إلى ارتفاعها كنسبة 5 إلى 4 إلى 3 احسب حجم الحجرة بالأقدام المكعبة ثالثا العلاقة بين مقاييس الحجوم المترية والإنجليزية سبق أن عرفنا المتر المكعب كوحدة أساسية في مقاييس الحجم المترية وليرد المكعب كأهدى وحدات الحجم الإنجليزية ويمكن أن نجد العلاقة بينهما فنكتب الارض المكعب يساوي ثلاثة على خمسة متر مكعبا يساوي صفر وسبعة من عصوة آلاف متر مكعب المتر المكعب يساوي واحد وثلاثمائة من الألف يارض المكعب. وكذلك القدم المكعبة تساوي واحد على 27 وعشرين يردر يساوي صفر من العشرة آلاف على 27 متر مكعب يساوي صفر من العشرة آلاف متر مكعب. البوصة المكعبة تساوي قدم مكعبة على 12 في 12 في 12 عشر يساوي 0.283 من عشرة آلاف على 1728 متر مكعب يساوي 16.377 من ألف سنتيمتر مكعب مثال واحد اكتب مجموع المقادير الآتية باليارد المكعب مائتين وثلاثين ألف سنتيمتر مكعب 116 متر مكعب الحل 230 سنتيمترا مكعبا يساوي وثلاثين ألفا تقسيم 3100 ألف يساوي 0.23 متر مكعب المجموع يساوي 116 زائد 0.23 من مائة يساوي و متر مكعب يساوي مئة وستة عشر وثلاثة وعشرين من مئة في واحد وثلاث واحد وثلاثين من الألف يساوي مئة وأربع وخمسين وسبع واثنين من الألف يرد مكعب. مثال اثنين. متوازي المستطيلات أبعده بالأقدام ثلاثة. وستة وثمانية. أوجد حجمه بالأمتار المكعبة. الحل. حجم توازي المستطيلات يساوي ثلاثة في ستة في ثمانية يساوي مئة وأربعة وأربعين قدم مكعبة. إذن مئة وأربعة وأربعين في صفر ومئتين وثلاثة وثمانين من العشرة آلاف يساوي أربعين وسبع مئة واثنين وخمسين من الألف متر المكعبة. ملاحظة. يمكن الحل بتحويل الأبعاد ثلاثة وستة وثمانية إلى وحدات مترية ثم حساب الحجم بوحدات الحجم المترية تدريب من طاذ كروي قطره واحد وعشرون قدم احسب حجمه بالأمتار مكعبة. طاء يساوي 22 على سبعة تمارين واحد حول إلى متر مكعب ألفين وأربعمائة وثلاثين يرد المكعب عصرة آلاف قدم مكعبة مقربا للجواب لرقمين عصريين اثنان حول إلى يرد المكعب مليون وثلاثمائة وسبعين ألف سنتيمتر مكعب مئتين وخمسة وعشرين متر مكعب تسعمائة ديسيمتر مكعب مقربا للجواب لرقمين عصريين ثلاثة مكعب طول حرفه خمس بوساط أوجد حجمه بسنتيمترات المكعبة أربعة مستودع بشكل متوازن مستطيلات أبعاده بالأمتار ست عصرة واثنين وثلاثين وأربعة وستين أوجد حجمه بليارد المكعب خمسة أيهما أكبر مستودع أسطوالي شكل نصف قطر قاعدته خمسة أمتار وارتفاعه عسات أمتار أم مستودع مكعب شكل طول حرفه عشر وخمسة من عصر وما الفرق بين الحجمين بالأمتار المكعبة بين قوسين طاء يساوي ثلاثة وأربعة من مئة الباب الثامن أولا مقاييس الساعة المترية النباعة الحليب والحبوب والبترول ومشتقاته يستعملون أوانيا خاصة تسمى مقاييس الساعة والوحدة الأساسية لقياس الساعة في النظام المتري هي اللتر انظر الشكل 14 في صفحة 195 واللتر بين قوسين لام هو ساعة إناء حجمه الداخلي 1 دي متر مكعب أجزاء اللتر الدي سي لتر بين قوسين دا لا يساوي واحد من عشرة لتر، أضعف اللتر، الذيك لتر، بين قوسين دال يساوي عشرة لتر، السنتي لتر، بين قوسين ثين لام يساوي واحد من مئة لتر، الهكتو لتر، بين قوسين ها لام يساوي مئة لتر. يساوي واحد من عشر ديكالتر يساوي عشر ديكالتر الميليلتر بين قوسين ميم لا يساوي واحد من الألف لتر يساوي واحد من مئة ديكالتر يساوي واحد من عشر سانتي لتر انظر الرسم البياني في صفحة 196 التحويل بين وحدات الساعة المستعملة ان كل وحدة من اضعاف او اجزاء اللتر تكبر عن الوحدة التي تليها في الصغار عشر مرات وتصغر عن التي تليها في الكبار عشر مرات ايضا ملاحظة إن المكاييل المستعملة هي أربع لتر، نصف لتر، لتر، لتران، خمسة لترات، عشر لترات، عشرين لترن. الصفيحة تساوي ثمانية عشر واثنين من عشرة لترن، والغالون الأمريكي ثلاثة وثمانية من لترات، والبرميل مئة وتسعة وخمسين أمثلة. كم لترا في خمسة عشر صفيحة خمسة عشر في ثمانية عشر واثنين من عشرة يساوي مئتين وثلاثة وسبعين لترا خمسين جانون امريكي يساوي خمسين في ثلاثة وثمانية من عشرة يساوي وتسعين عشر برميل في مئة وخمسين يساوي الف وثمانية لترا كم جالوناً في 114 لترًا 114 تقسيم 8.3 يساوي 30 جالوناً كم برميل في 795 لترًا 795 تقسيم 159 يساوي 5 براميل علاقة مقاييس السعة اللترية بمقاييس الحجم في النظام المتري يلاحظ من تعريف اللتر أن حجم واحد ديسيمتر مكعب يعادل سعة 1 لتر إذن واحد متر مكعب يسوي 1000 ديسيمتر متر مكعب يسوي 1000 لتر 100 ديسيمتر مكعب يعادل 100 لتر 1 سنتيمتر مكعب يسوي 1 من 1000 ديسيمتر متر مكعب ويعادل واحد من الألف لتر يساوي واحد ملي لتر مثال واحد 4.5 من عشرة متر مكعب 3700 ألف سنتيمتر مكعب الحل 4.5 متر مكعب يساوي 4.5 وخمسة من عشرة في ألف يساوي 4500 لتر 3700 سنتيمتر يساوي 3700 في واحد من الألف يساوي 3.7 لترات مثال 2 كم لتر يلزم إضافته إلى 40 جالوناً امريكيا ليكون الناتج برميلا واحدة؟ الحل 40 جالونا 40 في 83 من 10 يساوي 152 لتر البرميل الواحد يساوي 159 لترًا. إذن ما يلزم إضافته يساوي 159 ناقص 152 يساوي 7 لترات تمارين واحد حول ما يلي إلى لترات 16 برميل وخمسة من عشرة 4800 سنتيمتر مكعب 75 جالونا أمريكياً. اثنان اكتب مجموع المقادير الآتية باللترات سبع براميل واحد وستة من متر مكعب اثنين وثمين وخمسة من عشر جالونا أمريكياً. ثلاثة كم لترا يلزم إضافته إلى ثلاث براميل ليصبح الناتج 135 جالونا أمريكياً؟ أربعة مستودع بشكل متوازي مستطيلات طوله 1.5 وخمسة مترا وعرضه 80 سنتيمترا وارتفاعه خمسين سنتيمترا فكم لترا ساعته؟ خمسة صنبور يصب عشرة من لتر في الثانية فكم مترا مكعبا من الماء يصب إذا فتح لمدة اثنين ونصف ساعة؟ ستة خزان مملوء بالزيت سعته 468 متر مكعبا أفرغ في صفائح سعة الصفيحة 18 لترا فكم صفيحة تلزم لتفريغ الخزان إذا ملأت هذه الصفائح حتى 8 على 9 من سعتها؟ سبعة قررت مديرية الصحة برياض تلقيح طلاب المدارس في مدينة الرياض بلقاحات كل منها تعادل واحد وربع سنتيمتر مكعب للمناعة ضد احد الامراض فارسلت الى قسم الصحة المدرسية بمنطقة الرياض التعليمية 25 قارورة كل منها تحوي واحد واثنين من لتر من اللقاح احسب عدد الطلاب الذين يمكن تلقيحهم بذلك اللقاح ثانيا مقاييس الساعة الإنجليزية. يعتبر الجالون وحدة أساسية للساعة في المقاييس الإنجليزية والجالون 4 على 25 قدم مكعبة يساوي 16% قدم مكعبة وللجالون أجزاء هي الجالون يساوي 4 كوارتر، الجالون يساوي 8 بانت الكوارتر يساوي 2 بانت انظر الرسم البياني في صفحة 199 مثال واحد. أحسب سعة حوض بالجالون الإنجليزي إذا كان على شكل متوازي المستطيلات طوله أربعة أقدام وخمسة بوصات وعرضه خمسة أقدام وأربعة بوصات وارتفاعه ستة أقدام وستة بوصات. الحل. نحسب حجم الحوض بالأقدام المكعبة. طول الحوض يساوي 5 زائد بين قوسين 4 تقسيم 12 يساوي خمسة وثلاثة وثلاثين من مئة قدم عرض الحوض يساوي 4 زائد بين قوسين 5 تقسيم 12 يساوي أربعة وأربعين من مئة قدم ارتفع الحوض يساوي 6 زائد بين قوسين 6 تقسيم 12 يساوي ونصف قدم حجم الحوض يساوي خمسة في 4.41% في 6.5 من يساوي مائة قدما وسبعين قدم مكعبة حجم الحوض بالغالون يساوي 152.78% من 100 في 25 على 4 يساوي 954.9 جالون وخمسين مثال اثنين اشترى احمد اربع براميل من الزيت سعت كل منها مئة وسبعة وعشرين وخمسة من عشر جالون انجليزيا بسعر الجالون اثنين ريال وافرغها في قوارير سعت الواحدة منها ثلاثمائة وخمسة وسبعين من الالف من الجالون فكم ريالا يربح اذا باع القارورة بواحد ونصف ريال؟ علما بأن ثمن القاروره الفارغة خمس قروش الحل ساعة البرامير المشترى يساوي 4 في مئة يساوي 510 جالونات إنجليزية عدد القوارير يساوي 510 تقسيم 375 من الألف يساوي 1360 قارورة ثمان مبيع القوارير يساوي 1360 في واحد ونصف يساوي 2040 ريالا. ثمن القوارير الفارغة يساوي خمسة في ألف يساوي 6800 قرش. ثمن القوارير الفارغة بالريال يساوي 6800 تقسيم عشرين يساوي 340 ريالا. فمن شراء الزيت يساوي 510 في 2 يساوي 1020 وعشرين ريالا. كلفة القوارير المملوءة تساوي 1020 زائد 340 يساوي 1360 وثلاثمائة وستين ريالا. نفحة أحمد يساوي 2040 ناقص 1360 يساوي 680 ريالا. تدريب. أجب عما يلي شفويا واحد أيهما أكبر خمس قدم مكعب أم جالون إنجليزي واحد اثنان لتحويل الجالون الإنجليزي إلى قدم مكعب هل نضرب في أربعة على خمسة وعشرين أم في خمسة وعشرين على أربعة ثلاثة كم قدم المكعب في خمسة وعشرين جالون إنجليزي؟ أربعة كم جالون إنجليزيا في 12 قدم المكعبة؟ ملاحظة قد لا يكون هناك داع للنص على أن الجالون إنجليزي فيكتفى بذكر جالون فقط أما الجالون الأمريكي فقد اتفق على النص عليه تمارين واحد تستهلك سيارة نصف جالون من البنزين كل ستة أميالك فكم جالونا تستهلك في 42 ميلا اثنان بانوعة تفرغ في الساعة 14 من مئة جالونا وأخرى تفرغ 825 من مئة جالونا في الساعة وصنبور يصب في الساعة 27 جالونا فإذا عمل الصنبور والبانوعتان بعد على حوض واحد لمدة خمس ساعات فكم جالونا يبقى في الحوض ثلاثة وزع محصل ثلاثة أربع حوض مليء بزيت الطعام على عشرين فقيرا وأخذ خمسة على سبع الباقي لبعض أقربائه ثم أخذ سبع على تسع من الباقي الأخير فأعطاه لفقير جاء متأخرة وكان ما بقي في الحوض بعد ذلك فوجده اثنين قالون احسب ساعة الحوض ثالثا العلاقة بين مقاييس الساعة اللترية والإنجليزية بما أن الجالون الإنجليزي يساوي 4 على 25 قدم المكعبة وان القدم المكعبة تساوي 283 من العصرة ألاف متر مكعب إذن الجالون يساوي 4 على 25 في 283 من عصرة آلاف متر مكعب يساوي 4 على 25 في مئتين ثمانين من عشط ألف في ألف يساوي أربعة وخمسة آلاف ومئتين وثمانين من العشط ألف ديسي متر مكعب. انظر الشكل خمس عصروه في صفحة مئتين وثلاثة. وبما أن كل ديسي متر مكعب يعادل سعة واحد لتر، الجالون الإنجليزي يساوي أربعة وخمس مائة وثمانية وعشرين من الألف لتر. يساوي 4.5 لتر والليتر يساوي 22 من المئة جالون إنجليزي مثال واحد برميل زيت يحتوي على 8 جالونات فكم لتر من الزيت فيه؟ الحل كمية الزيت تساوي 8 جالونات 8 في من الألف يساوي و من الألف لتر مثال 2 يستوعب خزان 56 لتر من البنزين فكم تعادل هذه الكمية بالجالونات الحل نعلم أن اللتر يساوي 22 من الماء جالون إذن كمية البنزين تساوي 56 لتر يساوي 56 في 22 من يساوي و من جالون تمارين واحد املأ الفراغ فيما يلي عشرين جالونا انجليزيا يساوي نقاط لترا ستة وثلاثين قدم المكعب يساوي نقاط لترا الفا وخمسمائة لتر يساوي نقاط جالونا انجليزيا خمسة وعشرين الف سنتيمتر مكعب يساوي نقاط جالونا انجليزيا اثنان ساعة خزان طائرة النفاثة 4760 جالون فكم تعادل هذه الكمية باللترات؟ ثلاثة أفرغ عبد الرحمن 400 جالون من الزيت الصافي في قوارير ساعة كل منها نصف لتر فكم زجاجة لزمت؟ أربعة وزعت جمعية الخيرية الكمية من الحليب على 45 فقيرا فكان نصيب الفقير الواحد اثنين ونصف فكم وزعت الجامعية بالجالونات خمسة اشترى رجل أربع صفائح بنزين ساعة كل منها أربع جالونات فبلغ ثمنها أربعة عشر وأربعة من عشر ريالا فكم كلفت اللتر الواحد من البنزين الباب التاسع مقاييس الوزن اولا. مقاييس الوزن المترية ان الوحدة الأساسية لقياس الوزن في النظام المترية هي وزن الغرام وتستعمل كلمة الغرام اختصارا ورمزه غين ميم وأشهر مضاعفات الغرام هو الكيلوغرام يساوي ألف غرام انظر الشكل الثالث عشر صفحة مائتين وستة وقد حفظ نموذج للكيلوغرام في متحف سيفر بالقرب من باريس وهو يساوي وزن واحد ديسيمتر متر مكعب من الماء المقطر بدرجة موجب أربعة مئوية عند سطح البحر أجزاء الغرام الديسي غرام يساوي واحد من عشر غرام الديكا غرام يساوي عشر غرام الصنطي غرام يساوي واحد من مئة جرام الهكتوغرام يساوي مئة جرام واحد من عسرة ديكاغرام يساوي عسرة ديكاغرام الميليغرام يساوي واحد من الألف جرام الكيلوغرام يساوي ألف جرام واحد من مئة ديكاغرام يساوي واحد من سنتيغرام مضاعفته مئة ديكا يساوي عشر هكتوغرام يساوي عشر ديسيغرام يساوي مئة سنتيغرام الغرام يساوي ألف الطن يساوي 1000 كيلو جرام. الكنتال يساوي 100 كيلو جرام الكيلو جرام يساوي 1000 ゲرام مضعفات هي الكنتال يساوي 100 كيلو غرام. الطن المتري يساوي 1000 كيلو ورام انظر الرسم البياني صفحة 207 تحويل الوحدات في مقاييس الوزن المترية من الملاحظ أن التحويل في وحدات الوزن التي لا تزيد على الكيلوغرام يتفق مع التحويل في وحدات الطول من حيث إن كل وحدة تعادل عشرة أمثال الوحدة التي تليها في الصغر وتعادل واحد من العشرة من الوحدة التي تليها في الكبر مثال واحد حول ست عشرة وثمانمائة وخمسة وعشرين من الألف كيلوغرام إلى غرامات الحل 16.825 من الألف كيلو جرام يساوي 16.825 من الالف في ألف يساوي 16.825 غرام. مثال اثنين. اكتب مجموع المقادير الآتية بالغرام. اثنين ونصف كيلوغرام. 675 غرام. عشر ألفا الحل. اثنين ونصف كيلوغرام يساوي اثنين في 1000 يساوي 2500 ميلي جرام غرام. ثلاثة عشر يساوي 13500 تقسيم 1000 يساوي 13.5 عشر من غرام. إذن مجموع المقادير 2500 زائد 13.5 عشر من العشرة زائد 675 يساوي 3188.5 من تمارين واحد اكتب مجموعة المقادير الآتية بالكيلوغرامات خمسة أطنان 700 كيلوغرام 1900 غرام اثنان اكتب مجموعة المقادير الآتية بالغرامات 6 كنتال 8 كيلوغرام مللي غرام ثمانية عشر غراما ثلاثة غرفة أرضها مستطيلة الشكل الطلوها أربعة أمتار وعرضها ستة وعشرون ديسيمتر وضعت بها كمية من القمح حتى ارتفاع خمسة وستين سنتيمتر عن أرضها فإذا كان وزن المتر المكعب من هذا القمح سبعة وثمانين كيلو جراماً. فكم طن وزن القمح الموجود في الغرفة أربعة اشترى تاجر 72 برميلا من زيت الزيتون في كل منها 180 لترا بسعر اللتر 440 هللا فبكم ريال يجب أن يبيع الكيلوغرام من الزيت لأربح به 20% من ثمن شرائه مع العلم أن الديسيمتر المكعب من هذا الزيت يزن 960 غراما، وكم يبلغ ربحه بجميع ما خمسة وزنت أسماء قارورة وهي مملوئة ماء، فوجدت أن وزنها 22500 غرام وبعد أن أفرغت ربع ما فيها من الماء أصبح وزنها 17.50 من 100 كيلوغرام، فكم لترا سعتها ثانيا مقاييس الوزن الإنجليزية ان الوحده الاساسيه للوزن في المقاييس الانجليزيه هي الباوند او الليبرا الباوند يساوي 16 اونسا ال الهندرد وايت يساوي عشر باوند الطن الانجليزي يساوي هندرد وايت الطن الانجليزي يساوي 2240 باون انظر الرسم البياني في صفحه 210 ملاحظة بما أن الاجزاء والاضعاف في مقاييس الوزن الإنجليزي لا تتبع النظام العشري فتتبع في تحويلها وفي الأعمال الأربعة عليها طريقة الأعداد المنتسبة مثال واحد اجمع ألف أونس اثنين زائد اثنين زائد ثمانية باوند خمسة زائد ثمانية زائد ثلاثة حاصل الجمع 12 أونص ستة عشرة باوند با باوند 12 عشر زائد خمسة وعشرين زائد هندرد وايد 13 عشر اثنى عشر ستة طن 7 8 12 حاصل الجمع يساوي ستين باوند واحد وثلاثين هندرد وايت سبعة وعشرين طن يساوي ستين باوند أحد عشر وايت ثمانية طن مثال اثنان حول الى باوندات كل من المقادير الآتية الف مئتين واربعين اثنان هندرد وايت 7 أطنان، ب خمسة عشر هندرد وايت، سبعين باوندًا، اثنين وثلاثين أونسن. الحل ألف مئتين وأربعين يساوي مئتين تقسيم 16 يساوي 15 باوند، اثنان هندرد يساوي 2 في 112 واثني عشر يساوي مئتين وأربعة 7 أطنان يساوي 7 في 2240 ومئتين يساوي 15680 باوند وثمانين إذن، مئتين زائد اثنين هندرد وايت زائد 7 أطنان يساوي 15 زائد مئتين زائد 15680 يساوي خمسة باوند. ب. خمسة هندرد وايت يساوي 15 في مئة يساوي 1680 باوند. اثنين وثلاثين أونص يساوي اثنين تقسيم 16 يساوي اثنين باوند. إذن خمسة هندرد وايت زائد سبعين باوند زائد اثنين أونص. يساوي 1680 زائد 70 زائد 2 يساوي 1752 باوند مثال 3 شحنة صناديق قادمة للدمام كل صندوق منها يحتوي على 8 علب في كل منها 2 باوند و8 أنسا من الشاي أوجد عدد الصناديق إذا كان وزنها الصافي 4 أطنان إنجليزي الحل نحول وزن الشحلة الى باوندات فيكون وزن الشاي يساوي 4 طن يساوي 4 في 2240 يساوي 8960 باوند وزن ما في العلبة الواحدة يساوي 2 زائد 8 على 16 يساوي 2.5 باوند وزن ما في الصندوق الواحد يساوي 2.5 في 8 يساوي 20 باوند عدد يجب يساوي ثمانية آلاف وتسعمائة وستين تقسيم واحد يساوي أربعمائة وثمانية واحد صندوقا واحد واحد أوجد ناتج واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد زائد, 15 أنصا 1247 باوند زائد ثلاثة عشر أنصاً ثمانمائة وستة وتسعين باوند اثنان طن باء اطرح أنص ستة باوند ثمانية عشر أنص باوند ستة اثنان حول إلى باوندات كل من المقدارين الآتيين ثلاثمائة وعشرين وأربعة هندرد واثنان طن 140 باوند و70 أونصة وأربعة هندرد وايت. ثلاثة حول إلى أطنان إنجليزية كلا من المقدارين الآتيين: 8 أطنان 100 هندرد وايت، ثمانية آلاف وستين باوند، 320 وعشرين هندرد وايت، سبعة وعشرين أونصة، باوند. اربعه ما ثمن سلك من النحاس طوله خمس مئة ياردة وقطره ربع بوصة إذا كان وزن البوصة المكعبة 7 أونص وسعر البوند خمسة عشر ريالا خمسة كم يلزمنا بالونص من السمك لإطعام ستين مسكينا إذا كان الواحد منهم يأكل نصف بوند وما ثمن هذا السمك إذا كان ثمر البوند منه اثنين ونصف ريال ثالثا العلاقة بين مقاييس الوزن المترية والإنجليزية يعادل الباوند 454 غرام أو 454 من الألف كيلوغرام تقريبا ويعادل الكيلوغرام 2 من 10 باوند تقريبا وعلى هذا فالطون الإنجليزي يساوي 2240 باوند 454 من الألف في 2240 يساوي 10.016 كيلو و96 من 100 أما الطن المتري يساوي 1000 كيلوغرام. 1000 في 22 10 يساوي 2200 باوند مثال واحد إذا كان وزن عثكون من التامر 44 باوند فما هو وزنه بالكيلوغرام؟ الحل بما أن الباوند 454 غرام يكون وزن 44 باوند 44 في 454 غرام يساوي 19,976 غراما يساوي 19,976 كيلوغرام 20 غراما. مثال اثنين أنتج معمل الألبان في أحد الأيام خمسمائة كيلوغرام من الزبدة وضعها في علب وزم في كل منها ربع باوند فما عدد العلب التي حصل عليها الحل نحول وزن الزبدة إلى باوندات فيكون خمسمائة كيلوغرام يساوي خمسمائة في اثنين يساوي ألف باوند عدد العلب يساوي 1100 تقسيم 1 على 4 يساوي 4400 علبة تمارين 1 أكمل العبارات الآثية 4 أونس يساوي نقاط غرام 3 و 3 يساوي نقاط غرام 90 يساوي نقاط أونس 15 عشر كيلوغرام يساوي نقاط باوند 675 غرام يساوي نقاط باوند 24.5 كيلو كيلوغرام يساوي نقاط هندرد وايد 123.122 كيلو كيلوغرام يساوي نقاط أنس 6 طن إنجليزي يساوي نقاط غرام 7.7 طن متري يساوي نقاط باوند ثلاثة وستة من عشر هندرد وايد يساوي نقاط غرام اثنان اوجد لأقرب عدد صحيح من الكيلو جرام كلا مما يأتيه ستة وستين باوند الف ومئة وعشر أنص خمس عشر وأربعة من العشر باوند واحد وتسعين وسبع من عشر هندرد وايد ثلاثة اثنى ورد تاجر سبعمائة صندوق من الحليب يحتوي صندوق على عشر علبات تحتوي واحدة منها على خمس باوندات فكم يدفع ثمن ما استورده إذا كانت كلفت الكيلوغرام من حليب أربع ريالات أربعة اشترى سعيد المائتين وأربعين صندوق من الشاي وزن كل منها خمسة وأربعين باوند سعر الباوند ريالان ونصف الريال وقد بلغت تكاليف النقل وغيرها ربع ثمن الشراء فكم يبلغ ربحه إذا باع الكيلوغرام مما اشتراه بثمانية ريالات هنا ينتهي منهج الصف الثاني المتوسط من مععد الحرم المكي الشريف اسال الله تبارك وتعالى أن يذكركم منه ما نسيتم وأن يعلمكم منه ما جهلتم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والي وصحبه.